إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا أ ن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد أ م ا بعد ف إ ن كتاب كشف الشبهات ل ل إ م ا م ا ل ع ل ا م ة الشيخ محمد بن عبد ا ل و ح ا ب ر ح م ة الله تعالى عليه كتاب نفيس عظيم ومن أ ج ل ما صنف في باب الرد على الشبهات ولهذا كان شذا في ح ل و ق المروجين للشرك قديما وحديثا فتجد هذا الكتاب أ ش د الكتب عليهم ولهذا فوقوا إ ل ي ه سهامهم في أ ز م ن ة ق ر ي ب ة في السنوات ا ل أ خ ي ر ة ل أ ن هذا الكتاب في ا ل ح ق ي ق ة تتبع فيه شبه القوم إ ج م ا ل ا وتفصيلا رحمه الله تعالى وكان العهد بشرح هذا الكتاب أ ن ن ب د أ م ب ا ش ر ة بالنص والكلام على ما يتعلق بالكتاب لكن للوضع الذي تعيشه ا ل د ع و ة والحال الذي جد لا بد في ا ل ح ق ي ق ة من, من الكلام على م س أ ل ت ي ن اثنتين قد تستغرق منها بعض الوقت والكتاب بعون الله عز وجل في ا ل أ ي ا م هذه سيفرغ منه لكن هذه ا ل م ق د م ة لا تقل أ ه م ي ة ه عن الكلام عن شرح الكتاب وهذه ا ل م ق د م ة تتعلق ب م س أ ل ت ي ن اثنتين ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى تتعلق بهذا ا ل إ م ا م الشيخ محمد بن عبد الوهاب ر ح م ة الله تعالى عليه و ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة تتعلق بموضوع الشبه وكشفها ف أ م ا الكلام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعريفا وتسميه وعصرا فهو من ن ا ف ل ة القول فالرجل رحمه الله تعالى علم في ر أ س ه نعم لا يطال في الكلام على اسمه وولادته ونحوه و إ ن م ا يتكلم عن الرجل رحمه الله تعالى من خلال بنود م ح د د ة البند ا ل أ و ل أ ث ر ه رحمه الله تعالى في نقل ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة في زمنه داعيا بصيرا رشيدا موفقا مباركا من الحال الذي كانت عليه إ ل ى ا ل ن ع م ة ا ل ك ب ي ر ة التي عمت الناس في دينهم ودنياهم قد كانت ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة في زمنه رحمه الله وقبل زمنه بدهور يخيم عليها شيء كثير جدا من الجهل ويعمها رغم أ ن ف الراغمين الشرك وهذه م س أ ل ة يحاول البعض أ ن يسقطها قدر ما يستطيع ويقول إ ن الكلام على الشرك في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة فيه م ب ا ل غ ة بما يعني باختصار شديد أ ن الذي تكلم عن الشرك في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ووجوده ك ذ ب هذا معنى ا ل م ب ا ل غ ة ويراد بهم هؤلاء ا ل أ ئ م ه الكبار والذي يرجع للتاريخ تاريخ ا ل ج ز ي ر ة ويعي ما فيها من معاقل الشرك ومواضعه ويتتبع المحال ا ل ذ ي كان أ ه ل هذه ا ل ج ز ي ر ة ي أ ت و ن ه ا و ا ل أ ش خ ا ص الذين يعظمونهم يعي أ ن الشرك ح ق ي ق ة لا اشكال فيها و أ ن ه كان موجودا و أ ن الذي ي ن ف ي إ ن م ا ينفي أ م ر ا مثل الشمس في وضح النهار ولكن لمن كان على اطلاع على الوضع الذي كانت عليه ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بل والوضع الذي كانت فيه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من حيث العموم و ا ل ج ز ي ر ة جزء منها في ذلك الوقت لا شك أ ن الجهل كان عظيما و أ ن الشرك كان كثيرا ولا يعني ذلك كما نبه الشيخ رحمه الله و نبه ع ل م ة ا ل د ع و ة حين يتكلمون عن الشرك في ا ل ج ز ي ر ة لا يعني ذلك البثه أ ن كل الناس مشركون فهذا ما قال به أ ح د مطلقا ما قال أ ح د بهذا لكن يقال إ ن هناك معاقل للشرك و إ ن النهي عن هذا المنكر لم يكن موجودا ط ع ا و إ ن من يروج لهذا المنكر موجودون ولهذا كان هذا المنكر شائعا وكثيرا منذ د ه و ر أ م ا ما يتعلق بدنيا الناس من حيث ا ل أ م ن من حيث المجاعات ا ل ه ا ئ ل ة التي أ ه ل ك ت الناس فهي شيء عجب كانت شيئا عجيبا ل أ ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كانت شيئا متعبا نظرا لكونها يسود فيها الجانب القبلي من ج ه ة ولترامي أ ط ر ا ف ه ا ك ث ر ة ما بين أ ه ل ه ا من الصراعات مع ق ل ة النفع و ا ل ع ا ئ د ة فيها فكان كثيرون لا يكترثون بها سواء في ز م ن الشيخ أ و من قبلها رحمه الله كان زمن الشيخ ومن قبل الشيخ كان الوضع هكذا ولهذا كان أ ه ل ه ا يتطاحنون تطاحنا ً ياكل أ ك ل و الضعيف ي أ القوي الضعيف دون رادع ولا مانع ولهذا شاعت فيهم أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة من الرعب والقتل والثارات و أ ك ل القوي للضعيف بما لا يردع أ ح د ا ً عن احد وهذا أ م ر شائع وموجود في ا ل ج ز ي ر ة أ ش ب ه ل ل أ س ف الشديد ببعض ما يجري ف بعض البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة اليوم م الجانب ينعدم فيه ا أ م ن و و التالي الذي نتعلق نتحدث عنه هو ا ل ح م ل ة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحملة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى على محمد رحمه طورين اثنين اما الطور ا ل أ و ل فطور قديم تولى كبره زعماء الغلو من ا ل م ت ص و ف ة الذين كانوا ينشرون د ع و ة غير الله عز وجل علنا ويدافعون عنها ويحرضون الناس على الذبح لغير الله و د ع و ة غير الله و إ ش ر ا ك غير الله في العباده ة فحملوا ح م على الشيخ ر الله وقالوا إن هذا الرجل مبغض لأولياء الله بدليل أنه لا يبرر دعوتهم من دون الله لا بدليل أنه دعوتهم دون أن من يبرر يبرر مبغض أ ن تصرف لهم أ ن و ا ع من النذور و أ ن و ا ع من العبادات ك ا ل أ د ع ي ه وغيرها وهذا معدود عندهم في الذنوب الكبار الا يشرك بهؤلاء ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين وهذه ا ل ح م ل ة ق د ي م ة ا ل ح ق ي ق ة و أ ل ف حولها ودفع الشيخ رحمه الله تعالى في زمنه شيئا كثيرا في كتبه ورسائله وهكذا أ ئ م ة ا ل د ع و ة رحمهم الله من بعده وفي زمنه كلهم تحدثوا عن هذه ا ل م س أ ل ة مسألة و ص م الشيخ رحمه الله تعالى ببغض الصالحين وبغض النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن يقول فيه كذا وكذا من الخرافات والخزعبلات التي دفعها الشيخ رحمه الله تعالى ودفعها أ ه ل العلم عن من بعده ا ل ح م ل ة على الشيخ في الطور الثاني هذا في السنوات ا ل ق ر ي ب ة يلحظ كل أ ح د أ ن م ح م د بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحمل عليه ح م ل ة من أ ط ر ا ف ع د ة وبطريقة حملة لا يشك العاقل أ ن فيها تنسيقا و أ ن فيها ترتيبا من أ ك ث ر من ج ه ة ولهذا تجد و ا لو أ ر د ت أ ن ك ت ب ح ث أ ط ر ا ف هذه ا ل ح م ل ة لوجدت لو فيها أ ش ك ا ل ا ك ث ي ر ة جدا من الناس ا ل ح م ل ة ا ل أ خ ي ر ة هذه ا ل ح ق ي ق ة اشترك ي ه ا كثيرون على ر أ س ه م غير المسلمين من اليهود والنصارى وغير المسلمين من اليهود والنصارى لم يكونوا في غفله عن دعوه الشيخ و ا ل ح م ل ة عليها وتشويهها على يد كذبه المستشرقين ونحوهم لكن كان ت أ ث ي ر ه م في ذلك الوقت محدودا ولكن في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ح م ل ة على الشيخ لا شك أ ن ه ا ق و ي ة ل أ ن ه م يرون أ ن ما يحدث في بلدانهم وغيرها وحدث من أ ن و ا ع من التدمير والتخريب يقولون ان هذه ا ل أ م و ر إ ن م ا استقاها من استقاها من فكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فربطوا هذه ا ل أ ن و ا ع من التخريب لابن عبد الوهاب و ر أ و ا أ ن ه لا يمكن القضاء على هذه ا ل أ م و ر ا ل ت خ ر ي ب ي ة إ ل ا بالقضاء على المصدر الذي نبعت منه وهو ابن عبد الوهاب رحمه الله في زعمهم الباطل الكاذب و إ ل ا في ا ل ح ق ي ق ة أ ن م ح ا و ل ة اليهود والنصارى ق د ي م ة في ا ل ح م ل ة على الشيخ ولهذا وجدت أ و ر ا ق لغازي الفرنسي مسمى ناب اليوم بانا بارت وهو من أ س و أ من غزا هذه ا ل و ل د ا ن ل أ ن ه كان د ا ه ي ة وكان ماكرا جدا جاء الى البلدان ادعى ا ل إ س ل ا م وادعى التصوف وادعى كل شيء وحضر مع ا ل ص و ف ي ة الموالد وصار واحدا منهم لما ر أ ى د ع و ة الشيخ محمد ا بن عبد الوهاب لم يكاتب حكومته ا ل ف ر ن س ي ة و إ ن م ا كاتب بابا ا ل ف ت ك ا ل كما يسمونه لتكون ا ل ح م ل ة على د ع و ة الشيخ م ن س ق ة ل أ ن ه يمثل ح ك و م ة هي ا ل ح ك و م ة ا ل ف ر ن س ي ة والاستعمار أ و الاحتلال ذلك الوقت فيه ع د ة جهات فيه ا ل إ ي ط ا ل ي و ن من ج ه ة فيه الفرنسيون من ج ه ة فيه البريطانيون من ج ه ة ا ل ح م ل ة حتى تكون م ن ظ م ة لا بد أ ن تكون من ج ه ة مركزيه ة دعوة وكتب بشكل محذرا من دعوة الشيخ بشكل خاص ن ل أ ا دعوة تريد ي الناس أن ع وهذا د و و ا الإسلام إلى منبع أ ش د ما يخافه أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م أ م ا التصوف الخزعبلات فقد كان ينشرها بنفسه وكان يحضر هذه المواد ويشجع عليها تشجيعا كبيرا لعلمهم أ ن مثل هذه الخزعبلات هي من أ ش د ما يضر الاسلام إ س ل م وأهله لكن أن يعود أن لكن ل ن ا ا إ ى ل ل إ س ا الصافي الذي ا ل واهله ح د م ن م ي ق و ما الدليل ذ ه الظهر عندهم قصم قول الصحابة وما والتابعين هذه مسائل ش د ي د ة ل ل غ ا ي ة عليهم ل أ ن الدليل و ا ل ص ح ا ب ة والتابعين رضي الله عنهم هم الذين حملوا ا ل إ س ل ا م وفتحوا البلدان فالعود إ ل ى منهجهم عندهم في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة وهو كذلك ح ق ي ق ة ان عود ا ل أ م ة إ ل ى منهج السلف الصالح هو عز ا ل أ م ة ونصرها ولهذا هم يخافون من مثل هذا ويشجعون كل التشجيع الفرق ا ل ب ا ط ل ة والضاله التي لا ه م ة لها إ ل ا هدم ا ل إ س ل ا م من داخله هذه ا ل ح م ل ة ا ل أ خ ي ر ة أ ي ض ا اشترك فيها م ج م و ع ة من غ ل ا ت ا ل م ت أ خ ر ي ن من ا ل ص و ف ي ة ونحن الذين هم امتداد للسابقين ممن اشترك لهذه ا ل ح م ل ة على الشيخ محمد عبد الوهاب على دعوه الروافض بدعوى أ ن الشيخ محمد رحمه الله تعالى رجل يفسد ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة و أ ن ه م هم الحريصون على و ح د ة ا ل إ س ل ا م ولهم طرقهم الظاهره و ا ل خ ف ي ة الظاهره حين يتباكون على و ح د ة ا ل إ س ل ا م و أ ن ه م يريدون و ح د ة المسلمين مع أ ن ه م يبداون ب ر أ س المسلمين بعد الرسول ص الله ل ه م ا ل ص ح ا ب ة فيضربونهم تكثيرا وسبا وشتما ثم بالتابعين ثم ب ا ل أ م ة من بعدهم ثم يتباكون على الامه أ م ولهم ة ه في ذ بعض ا ل و و ا الإنترنت ق ع في ي ر غ لا تظهر بالضرورة على لكنها أنها مواقع رافضية تظهر تظهر الحدب على ا ل إ س ل ا م وتحمل على الشيخ وعلى منهج السلف الصالح ممن اشترك في ا ل ح م ل ة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى بعض المضطربين الذين كان لهم م ج م و ع ة من الاضطرابات ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة والثبات وحسن ا ل ع ا ط ب ه والختام الحميد اضطربوا في عده ة أمور م يكون للواحد قد ن م من شيء امور ل ل ع لكن ا ض ط ر ب ا ا ض ط ا ا المسائل وضاعوا مسائل الاعتقاد ب في في جملة من المسائل وضاعوا في مسائل حتى من حتى فكان من ضمنها أ ن ضاعوا في المنهج وحملوا على الشيخ رحمه الله تعالى في بني من حمل ولهم في هذا كتابات وغيرها موجود بعضها في شكل مؤلفات وكثير منها في شكل مقالات في الصحف والمجلات وغيرها ومقالات في الانترنت ونحوها من ضمن من حمل على الشيخ كما هو معلوم الغوغاء الذين ي ت أ ث ر و ن أ ت ب ا ع كل نائق ممن ل المساله رسوخة ع ل عندهم وإنما هم مجموعة ممن يتأثر بما يلقى في الإعلام وقنوات الفضائية ومواقع وقنوات ا فيضيعون ضمن من ضاع وهذا سيأتي ل ي ه الله كلام المسألة ل شاء ا إن ث ا ل ث ة هي ح ق ي ق ة خطوره في الوضع الذي ينبغي ان يتفطن له الشاب السني الحريص على ا ل د ع و ة إ ل ى الله على بصيره ة ذ ه الحملة على هذا ا ل إ م ا م رحمه الله هي أ ك ب ر بكثير من أ ن تكون ح م ل ة على رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب ك ب ر بكثير هي في ا ل ح ق ي ق ة ح م ل ة على منهج السلف في المقام ا ل أ و ل ممثلا في أ ش خ ا ص ل أ ن ه م يعلمون أ ن ضرب السلف هكذا م ب ا ش ر ة و ر أ س ه م ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ت ا ب ع و ن في غ ا ي ة ا ل ص ع و ب ة يصعب على ا ل أ م ة حتى عند أ ه ل الخزع بلاف والخرافات يصعب أ ن يسمعوا ك ل م ة و ا ح د ة في أ ب ي بكر أ و عمر أ و عثمان أ و علي أ و ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة أ و المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنهم أ و التابعين او حتى ا ل أ ئ م ة أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م مشاهير كالسفيانين ومالك والشافعي و أ ح م د وغيرهم يصعب على ا ل أ م ه ا فصارت ا ل ط ر ي ق ة أ ن ينظر إ ل ى رموز و أ ئ م ة وعلماء المذهب السلفي السليم المحض ويضربوا في أ ش خ ا ص ه م وصولا إ ل ى ضرب المنهج نفسه ولهذا ا شك أ ن كان السلف رحمهم الله تعالى وهذا موجود في مصنفات الاعتقاد يقولون إ ذ ا ر أ ي ت الرجل من أ ه ل ا ل ب ص ر ة يحسن الثناء على أ ي و ب وعلى فلان وعلى فلان فاعلم أ ن ه على ا ل س ن ة و إ ذ ا رايته يسيب القول في أ ي و ب وفلان وفلان فاعلم أ ن ه على ا ل ب د ع ة ل أ ن هؤلاء إلى أمة أ ض ح و ا م ح ل ا خ ت ب ا ر في ا ل ح ق ي ق ة محل اختبار للناس الحامل على هؤلاء ا ل أ ئ م ة ك ا ل إ م ا م أ ح م د أ و كابن ت ي ن ي ة كما حمل عليه كثيرا في زمنه وبعد زمنه أ و على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أ و غيره من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م الحمله عليهم في ا ل ح ق ي ق ة ليست ح م ل ة على أ ش خ ا ص ه م بقدر ما هي ح م ل ة على المنهج الذي حملوه ت أ س ي ا بمن سلف قبلهم من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ر أ س ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون من بعدهم رضي الله تعالى عنهم و أ ر و ا ه م فعلى طالب العلم أ ن يكون على ب ص ي ر ة مما يجري و ع ل ى أ ن يكون وأن يكون على د ر ا ي ة و أ ن يتفطن ط ل ب ة العلم بشكل خاص إ ل ى أ ن ا ل ح م ل ة على ابن عبد الوهاب ليست أ م ر ا عفويا هكذا ولهذا تلحظ بوضوح التنسيق بهذه الحملات بجلائن وتلحظ وبما لا يدع و أ ي مجال للشك أ ن ا ل ح م ل ة على الشيخ رحمه الله تعالى ابعد ل ل تعالى ه أ بكثير من أ ن تكون شيئا عفويا فيلحظ فيها التنسيق ولكن يقال بؤسا وتعسا لمن رضي ب أ ن يكون جنبا إ ل ى جنب مع اليهود والنصارى في ا ل ح م ل ة على هذا الامام إ ن ه لو كان لديه شيء من العقل لما رضي أ ن يصف مع الغلاه من اليهود من اعداء الله الذين هم الذين روجوا ا ل ح م ل ة ولا سيما بعد ا ل أ ح د ا ث التي كانت في عام واحد وعشرين ل ل ه ج ر ة فتلك ا ل أ ح د ا ث ا ل ح ق ق ي ة ا ل م ر ي ر ة سببت شيئا كبيرا ل ل د ع و ة و ل ل أ م ة كان من ضمنها أ ن التفت هؤلاء ا ل أ ع د ا ء إ ل ى ا ل أ م ة وحاولوا ضرب المنهج السليم الصحيح الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وحملوه في شكل أ ش خ ا ص ل أ ن المنهج ليس شيئا هكذا مقطوعا عن حمله فلا بد أ ن يحمله أ ن ا س و أ ن يتمثله كتب ويكون له دعاه فضرب هذه الكتب وهؤلاء الدعاه و ا ل ا ئ م ة و ضرب للمنهج في ن ه ا ي ة المطاف هذه المقدمة على عجل وتأتي المقدمة التي بعدها فيما يتعلق بالشبه وهي موضوع الكتاب موضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه مسألة تكرارها المقدمة المقدمة التي فيما الكتاب الشيخ على عجل يتعلق مسألة موضوع موضوع محمد من عبد وتأتي يكثر أ ن منهج السلف الصالح و ض ي الله عنهم فيما يتعلق بالشبه أ ن ه م ينهون ا ل أ م ة عن تلقيها وتلقفها والبحث عنها ولهذا لهم في هذا مقالات ك ث ي ر ة تجدها في شرح أ ص و ل الاعتقاد للا ل ك ا ئ ي وفي ا ل ش ر ي ع ة للا جري وفي الكتب التي صنفت في ا ل س ن ة عموما وفي الكتب التي صنفت في ذم الكلام و أ ه ل ه تجد السلف رحمه الله يحذرون الناس من تلقي الشبه أ و التنقيب عنها أ و البحث عنها ل أ ن هذه ا ل ش ب ه إ ذ ا دخل فيها من لا يحسن فلا ريب أ ن ه يتضرر كما تضرر أ ن ا س كثير فهذه ا ل ش ب ه لها منهج في التعامل معها عند السلف الصالح من أ ب ر ز و أ و ض ح منهج السلف الصالح في التعامل مع ا ل ش ب ه أ و ل ا ً التحذير من التصدي لها من قبل أ ي أ ح د لا يتصدى للشبه من قبل كل أ ح د و إ ن م ا يتصدى لها أ ه ل العلم الذين لديهم بعد حفظ الله عز وجل وتثبيته لديهم من ا ل و ق ا ي ة ما يمنع من أ ن ي ت أ ث ر و ا بتلك الشبهه ا ل أ م ر الثاني ا ل ت ض ي ي ق على الشبهه و إ ب ع ا د ه ا عن ع ا م ة الناس بحيث لا تكون شيئا متداولا وشيئا أ ح د و ث في المجالس وشيئا ينشر و ي و و ز ع ك أ ن ه شيء من الحق ومن العلم و إ ن م ا ا ل أ ص ل أ ن لا يرد عليها إ ل ا بالقدر الذي يكون ب م ث ا ب ة الضرورات يتعامل معها كما يتعامل مع الضرورات بقدرها ا ل ض ر و ر ة تقدر بقدرها فلا تفتح لعوام الناس حتى مجرد ا ل ر ج يعني إ ذ ا كان ا ل ع ا م ة لا يدرون ب ش ب ه ة من ا ل ش ب ه فليس ل أ ح د أ ن ي أ ت ي بينهم ويقول هناك شبهه قيلت وهذا ردها لهذا قال السلف إ ن ك لن ترد على هؤلاء ل أ ع ظ م من السكوت وهذا في أ ي ش ب ه في ا ل ش ب ه التي لم تنتشر التي لا تعرف ل أ ن أ ه ل ب ا ط ل يسعون إ ل ى أ ن يروج باطلهم ويصل إ ل ى الناس حتى ي ت أ ث ر بهم من ي ت أ ث ر يسعون إ ل ى هذا سعيا حثيثا فقد ي أ ت ي بعض الناس بحسن قصد ليرد على هذه الشبهه فينقلها ف إ ذ ا نقلها قد يحسن الرد وقد لا يحسن ثم قد يحسن الرد ولا يفهمه ا ل ع ا م ا ل م ت ر ق ي فتبقى ا ل ش ب ه ة دون حل ولهذا ف إ ن منهج السلف في ملمحه الثاني هو ا ل ت ض ي ي ق على ا ل ش ب ه ة وحصرها والسعي إ ل ى أن ل ا تصل إ ل ى ع ا م ة المسلمين ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لما ق ر أ عمر رضي الله عنه في ص ح ي ف ة من ا ل ث و ر ة صحيفة من ما ن ل ث و ر ة م اتى أ بكتب ا ل ف ل ا س ف ة ولا أ ت ى بكتب ا ل م ن ا ط ق ة ولا أ ت ى بكتب ا ل د ه ر ي ة و ا ل م ل ا ح ي ة ص ح ي ف ة من ا ل ث و ر ة سر عمر رضي الله عنه بعض ما فيها ولن يسر عمر أ ي شيء يمكن أ ن نوع من المواعظ نوع من ا ل أ خ ب ا ر التي ك أ ن عمر رضي الله عنه ر أ ى فيها شيئا ً من الحسن ف أ ث ى بها يقول عمر رضي الله عنه لم يتفطر رضي الله عنه أ ث ن ا ء قراءته لها إ ل ى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له بعض ا ل ص ح ا ب ة بصريح ا ل ع ب ا ر ة فكلتك أمك ي الا ابن ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عمر رضي الله عنه ر أ س ه و إ ذ ا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون لمجرد ق ر ا ء ة عمر في ص ح ي ف ة من التوراه و أ خ ب ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن موسى لو كان حيا لما وسعه إ ل ا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه انه صلى الله عليه وسلم قال أ م ت ه و ك فيها يا ابن الخطاب يعني أ م ت ش ك ك مع أ ن هذا على سبيل الزجر و إ ل ا فمن باب من ا ل أ م و ر المفروغ منها أ ن هذا ليس إ ل ا باب الزجر والتعنيف ف إ ذ ا كان هذا يقال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ق ر ا ء ة شيء من ا ل ت و ر ا ة فكيف بعرض شبه تتعلق بالله وباليوم ا ل آ خ ر وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبمبادئ ا ل إ س ل ا م العظام لا شك أ ن ا ل أ ص ل في هذا هو ا ل ت ض ي ي ق و أ ن ل ا يوصل إ ل ى الناس و أ ن ل ا يترك سبيل يصل من خلاله أ ه ل هذا الباطل الى الناس فهذا أمر ينبغي أ ن ي ع ر ف في أ م ر الشبه و أ ن ا ل أ ص ل الا تصل إ ل ى الناس قدر المستطاع الملمح الثالث في الشبه وهو موضوع الكتاب وهو إ ذ ا ما وصلت الشبه إلى الناس إذا وصلت الشبه الى ن ا إذا الشبه س إ وصلت ل الناس فلا بد من الرد ل أ ن المحذور الذي كان يخاف وهو أ ن يكون الرد سببا في انتشارها قد تحقق فصار لا بد من الرد ولهذا ذكر عثمان بن سعيد الداري من رحمه الله تعالى في الرد على ا ل ج ه م ي ة أ ن ه م ر ة كان مع شيخه يحيى بن يحيى رحمه الله بعض أ ه ل العلم يقول فذكرت لهم بعض كلام ا ل ج ه م ي ة لاستخرج منهم ردا قال ف أ س ك ت ن ي يحيى وزبرني المشايخ بمجرد أ ن قلت قول ا ل ج ه م ي ة ل أ ن يريدون الا ينتشر قد يكون في المجلس من لا يصلح أ ن يسمع من ا ل ع ا م ة وما دامت ا ل ع ا م ة في س ل ا م ة من تلك الشبه ف ا ل أ ص ل عدم نشرها ولهذا يقول ا ل د ا ر م ن رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد في كتابه ايضا يقول قد, كنا زمنا قد كان مشايخنا وسلفنا زمنا يمنعون من الرد على هذه الشبه وابتلينا نحن بالرد عليها ولهذا صنف الرد على الجهميه والرد على بشر بعد أ ن شاعت انتشرت في الناس ل أ ن النهي عن الرد عليها هو خوف انتشارها فلما انتشرت وحصل المحذور صار لا بد من الرد عليها والا يترك الناس تشيع فيهم هذه الشبهه دون رد فهذا هو المنهج الصحيح وهذا الذي بنى عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى الكتاب ف إ ن ه رد على شبه واقعه ة موجودة رد على ش ب واقعة م و ج و د ة في الناس ت أ ث ر بها من ت أ ث ر ف ل أ ج ل هذا ت ص د رحمه الله تعالى وغفر له للرد عليها فهذا هو ا ل أ ص ل في الشبه وبهذه ا ل م ن ا س ب ة نؤكد على كل مسلم أن يحذر غ ان ي ة الحذر أ يقحم نفسه في الدخول في هذه الشبهات ف إ ن كثيرا من الناس اليوم قد خالفوا نهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع الشبه على الوضع الذي ذكرته فصاروا لا يكترثون بالتنقل بين مواقع ا ل إ ن ت ر ن ت م ث ل التي ا فيها مواقع ا ل ح ا د ي ة ب ح ث ة م ح ض ة وهكذا مواقع ت ن ص ي ر ي ة ومواقع ر ا ف ض ي ة ومواقع تبث الشبهه حول منهج السلف الصالح و ا ل ع ا ق ب ة أ ن من دخل في مثل هذه ا ل أ م و ر ممن لم يكن مؤهلا يتزعزع تزعزعا شديدا وحدث هذا و ر أ ي ن ا بعض الناس ي أ ت ي متضعضعا متزعزعا ي س أ ل عن ش ب ه ة يقول أ ن ا سمعتها في إ ح د ى القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة أ و اطلعت عليها في موقع ل ل ر ا ف ض ة أ و ل ل م ل ا ح د ة يريد حل هذه ا ل ش ب ه ة فيقال ا ل م س أ ل ة م ن ه ج ي ة من ا ل أ س ا س من الذي قال لك إ ن ه يحل أ ن تدخل في مثل هذه المواقع إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا الحديث أ ك ر ر ه كثيرا ل أ ن ه يعالج الواقع والوضع الموجود له يقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينا عنه فليبعد عنه ف إ ن الرجل ي أ ت ي يحسب أ ن ه مؤمن ثم لا يلبث أ ن يتبعه نسال الله العافيه والثبات الدجال ل أ ي شيء يدعو يدعو إ ل ى ربوبيته وهل هناك أ و ض ح و أ ب ي ا من ك ذ ب رجل من بني آ د م أ ع و ر العين اليمنى يقول إ ن ه رب لا شك أ ن و ر و ح ه ا جلي ك ا ل ش م ومع ذلك يقول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال ف ل ي ن أ عنه يعني فليبعد مع أ ن الدجال لا يبث شبها يمكن أ ن تروج ب س ه و ل ة في الناس يقول للناس أ ن ا ربكم عياذا بالله وهذه و ا ض ح ة البطنان ج ل ي ة مثل الشمس ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل إ ث ي ا ن إ ل ي ه وبين ّ صلوات الله وسلامه عليه السبب ف إ ن الرجل ي أ ت ي يحسب أ ن ه مؤمن أقول سأذى لنا إشكال بلا الخبيث عندي ليناظره ما هذا إما فاذا ي يطلع نظره أن فإن لمجرد وضعه أو على ل ل لا يلبث السبع لما من الشبه أو كما قال عليه الصلاة ر ج يأتيه يحسب أي أنه أو معه مؤمن من ثم كما ف إ كان هذا يقال في الدجال ففيما دون الدجال ل أ ن الدجال هو أ ك ب ر ف ت ن ة كما في الحديث الصحيح أ ن ه منذ خلق ادم إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة لا توجد ف ت ن ة أ ع ظ م من ف ت ن ة الدجال ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة والسلام ولهذا يتعول بالله منها ذ ا ل ص ل ا ة في كل ص ل ا ة ت ح ي ه إ ذ ا كانت هذه هي و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه في أ م ر واضح البطلان مثل الشمس فكيف يعرض المسلم نفسه لمثل هذه الشبه ويرى أ ن ه ا نوعا من ا ل ث ق ا ف ة ونوعا من الاطلاع على ما عند ا ل آ خ ر ي ن ونوعا من توسيع المدارك وليبعد عن ضيق ا ل أ ف ق و ق ل ة الوعي يريد أ ن يستدرك ولهذا نقول ان بعضهم يتكثر ل أ ن عنده كتب سارتر الملحد وكتب لينين وكتب فلان وغيره يتكثر بهذا يظن ان هذا أ م ر يمدح عليه حتى يقول بعضهم إ ن عنده في مكتبته صحيح البخاري جنبا إ ل ى جنب عنده كتب سارتر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة والسلام تظنك تحمد بمثل هذا هذا خلاف منهج السلف والكتب الضاله التي تحمل الكفر والزيغ والضلال الاصل هو منعها وعدم اقتنائها إ ل ا لمن لديه ق د ر ة من أ ه ل العلم للرد عليها أ م ا أ ن تكون ك ل أ ا هكذا كل احد يطلعها فلا شك أ ن هذا على خلاف منهج السلف إ ن خلاف منهج السلف الصالح أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لا يعني أ ن تؤول الصفات فقط بعض الناس تظن أ ن منهج السلف م خ ا ل ف ة منهج السلف أ ن يؤول الصفات من ا ل م ع ت ز ل ة يظن أ ن خلال منهج السلف أ ن يسب ا ل ص ح ا ب ة ك ر ا م منهج السلف رضي الله عنهم منهج متكامل في جانب السلوك في جانب ا ل ا ع ت ق ا ل في جانب ا ل ع ب ا د ة والتعبد و ا ل أ ع م ا ل منهج متكامل لا يجتزا أ م على بعض منه و إ ن م ا يؤخذ متكاملا ل أ ن ه م تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما ينبغي أ ن يفطن له غ ا ي ة ا ل ف ط ن ة في امر الشبه وهذه الشبه يطمئن كل مسلم إ لان الله سبحانه وبحمده لا يتركها بفضله ومنته دون حل يعيش لها من يبينها ويوضحها إ ذ ا احتج إ ل ى بيانها ولهذا أ ي ض ا لا نمل من ذكر ما حدث في زمن الشيخ حمد بن ع م ر ر حيث م الله تعالى ل ع ه ح ي قدم أ ح د أ س س النصارى إ ل ى البحرين وصنف كتابا كله شبهات حول ا ل إ س ل ا م دعا أ م ي ر البحرين المشايخ والمطاوعه كما يقولون في ذلك الزمن عنده أ ئ م ه مساجد م ا ذ و ن ي أ ن ك ح ه أ ر د و ا على هذا الكتاب أ ن ا الرجل تحدانا في ديننا دفع إ ل ى أ م ي ر البحرين وقال هذا كتاب عن دينكم أ ردوا ع ل ي ه كنتم صادقين فقالوا والله ما عندنا قدره وهذا منهم شيء طيب ا ل ح ق ي ق ة ل أ ن ه م تحدثوا عما ن يقدرون عنه والله ما عندنا ق د ر ة فحزن هذا ا ل أ م ي ر البلد ب أ ك م ل ه لا يوجد فيه من يرد على كتاب ي ق س تحدانا في ديننا فقال بعضهم أ ن ا ر أ ي ت أ ح د طلبه العلم النجديين ر أ ي ت ه بالساحل اخذ هذا الكتاب له لعل عنده شيء من ا ل غ و إ ذ ا بقدر الله عز وجل بالفضل و ا ل إ ح س ا ن أ ن الشيخ حمد رحمه الله تعالى مر في تلك ا ل ف ت ر ة فدفع الكتاب إ ل ي ه فقال الشيخ رحمه الله أ م ه ل و ن ي شهرا فصنف كتابه المشهور م ن ح ة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب نقض الكتاب حرفا حرفا رحمه الله تعالى دفع الكتاب كتاب موجود م ط ب و ع وحقق في ر س ا ل ة من أ ن ف س الكتب رحمه الله تعالى فدفعه إ ل ى أ م ي ر البحرين ف أ م ي ر البحرين هذا استدعى القس قال هذا ردنا عليك ف ت أ م ل ه الخبيث قلبه قال ل ب ه ق هذا ليس من بحركم هذا من بحر نجد أ ن ا م ت ع م د هو قاصد ان ياتي الى البحرين و ل م ي أ ت ي الى مواضع فيها شيء من العلم الذي يمكن أ ن يرد به عليه فقال هذا ليس من نفس البلد الشيخ محمد رحمه الله جميعا كانت في كل جانب كانت في توضيح ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م والرد على الشبه و ا ل أ ب ا ط ي ل سواء التي يثيرها اليهود أ و النصارى أ و غيرهم من كل جهه من كل اتجاه فهذه الشبه إ ط م ئ ن لن تبقى دون حل لكن تترك ل أ ه ل العلم أ م ا إ ذ ا رد عليها من قبل بعض ا ل م ج ا ه د ي ن اجتهادا خاطئا ممن يردون ردودا ضعيفه في ا ل إ ن ت ر ن ت أ و في غيرها ف إ ن ه م لا يزيدون ا ل ش ب ه ة إ ل ا استفحالا تظهر ا ل ش ب ه ة ك أ ن ه ا ق و ي ة والرد ك أ ن ه هزيل ضعيف مما يجعل الشبهه تتعزز ولهذا ايضا لا نمل من ذكر ا ل أ ث ر عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى ابن أ خ ت ع ا ئ ش ة وهو من خيار المسلمين ومن أ ئ م ت ه م الكبار رحمه الله وغفر له فقد روى ابن أ ب ي الزناد عنه رحمه الله ه أ ن نع سمته المعروف كان ذا سمت وكان ذا م ه ا ب ة رحمه الله وكان إ م ا م ا كبيرا في ا ل م د ي ن ة يقول بن أ ب د الزناد عنه كان إ ذ ا سمع شبها شبهات أ ه ل الباطل هؤلاء ضحك ضحك ا ل ف ت ي ا الفتى إ ذ ا ضحك يتميز بان ينطلق يعني يعجز ان يمسك نفسه لماذا يضحك القاسم محمد ل ت ف ا ه ة هذه ا ل ش ب ه يعني بعض ا ل ش ب ه ة تحمل داءها في ردائها تحمل حتفها ب ظلفها ساعه أ ن تذكر يكون رد ا ل ش ب ه ة فيها نفسها م ت ض م ن ة فيعجب كيف أ ن هذه ا ل ش ب ه ة شاعت وتبع القائل عليها أ ن ا س وظنوا أ ن ه ا شيء من العلم يستحق أ ن يؤبه به فكان يضحك رحمه الله تعالى لا لا يمسك يستطيع يمسك نفسه لا يستطيع أن يمسك نفسه أن يضحك ق و ل ي ضحك الفتيات ل أ ن الفتى ينطلق في الضحك ض ح ك ضحكة ش د ي د ة ل أ ن ه ا شبهه ف غ ا ي ة ا ل س خ ا ف ة والضعف ومع ذلك يظن أ ه ل ه ا أ ن ه م على شيء فلهذا نقول هذه الشبهه ل ا ا منهج لها ر د ع ل ي تترك لأهل ل ل ا ع منهج ي م ك أن تحمل. يمكن أن يمكن ن تحمل ي ب أهل العلم. على لكن أن عليها العلم لكن يرد ر المنهج وهذه ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة التي نذكرها قبل شرح الكتاب المنهج الذي سنسير عليه في شرح هذا الكتاب مثل ما قلت في أ و ل الكلام قديما كنا في ا ل ح ق ي ق ة ن ب د أ قال رحمه الله تعالى و ب ا ش ر ه لكن مع شرحنا للكتاب على هذه الشاحنه بعون الله عز وجل س ن أ خ ذ ج م ل ة من الشبه والردود التي رد بها من قبل أ ه ل الباطل على الكتاب نفسه لان هناك من رد على الكتاب و ر أ ى في نظره أ ن ه سيسقط الكتاب و لهم في هذا مقالات ع ج ي ب ة و تكثر في غ ا ي ة ا ل غ ر ا ب ة ط ل ع ن ا على بعضها فحين نشرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى سنذكر بعض ما أ و ر د على كلامه ر ح م ة الله تعالى عليه لنجمع أ م ر ي ن شرح الكتاب و الرد على ما أ ث ي ر حول الكتاب و على بعض م و ا الله تعالى ض ع ه رحمه فيه و سنرى ي ك و ذلك من أول, فقرة. يعني أول من ف ق ة من ما أثير على أول أثير ل ع أول ل ك الى م رحمة ه ا ل ل ه ت ع ا فسنرعي بإذن الله عز و جل أ ن يكون الكتاب فيه شرح و ف ي ه جواب على ما أ ث ي ر على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب ل أ ن الكتاب كما قلت هو في ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ذ ا في خلوق القوم غ ص ة ش د ي د ة جدا في خلوقه م ل أ ن ه رحمه الله تعالى أ ع ط ى قارئ الكتاب مسلكين اثنين المسلك ا ل أ و ل في الرد ا ل إ ج م ا ل ي بحيث إ ذ ا لم يكن لديه د ر ا ي ة في المناقشات ا ل م و س ع ة مع صاحب الشبهه ف إ ن ه يعطيه منهجا إ ج م ا ل ي ا يقول التزم هذا المنهج و إ ذ ا كان لديه ق د ر ة على الجواب المفصل ف إ ن ه ي أ خ ذ هذه الشبهه و ا ح د ة بعد و ا ح د ة رحمه الله تعالى إ ل ى أ ن ينهي الكتاب ولهذا هذا الكتاب يعد من أ ه م كتب الشيخ رحمه الله و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه أ ظ ه ر ق د ر ة ق و ي ة للشيخ رحمه الله تعالى عليه على التعامل مع الشبه لا من حيث ردها ولكن من حيث المسلك و ط ر ي ق ة ت ر ب ي ة قارئ الكتاب على الرد على الشبه ب ط ر ي ق ة فيها نوع من التنظيم والترتيب كيف ترد على الشبه برد إ ج م ا ل ي وكيف ترد على الشبه برد تفصيلي هذه م ق د م ة نقولها بين يدي الكتاب و ن ب د أ بحول الله عز وجل في ا ل ق ر ا ء ة ا ل آ ن نسال الله ب أ س م ا ء وصفاته أ ن يجزل لهذا ا ل إ م ا م ا ل أ ج ر و ا ل م ث و ب ة ويغفر له وينصر هذه ا ل س ن ة وان أ غ ض ب ت الكثيرين و أ ن يدحض الباطل و أ ه ل ه و أ ن يظهر نوره الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله وطريقتنا هي ق ر ا ء ة الكتاب ف ق ر ة ف ق ر ة إ ن شاء الله تعالى نبدا بالقراءه فقرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لله وصل الله وسلم على نبينا محمد نبينا آله رب وصحبه بعد على وعلى أجمعين أما فقره ا الإمام المجدد شيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب ل محمد عبد شيخ بن ح م الله تعالى اعلم الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بدأ رحمه الله تعالى هو رحمه رحمة أن بدأ ب ج م ل ة يكثر من ذكرها رحمه الله في كتبه وهي التنبيه إ ل ى الموضع المهم تنبيه القارئ قبله ب ك ل م ة اعلم حتى ي ت ه ي أ لما سيذكر له اعلم هذه دائما تقال في الشيء الذي له ق ي م ة وله اهتمام كما قال الله تعالى في أ ع ظ م أ م ر فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله ه ا تنبيه ولان ايضا ب د أ في ا ل ا ص و ر الثلاثه رحمه الله تعالى أ ي ض ا ب ك ل م ة اعلم رحمك الله فاعلم فيه تهيئ ا ل ل ق ا ر ئ إ ل ى الاهتمام بالكلام ا ل آ ث م و أ ن ه كلام له ق ي م ة ثم قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله و هذا فيه حسن التعامل مع القارئ و ا ل أ س ل و ب المناسب معه و هذا مما ينبغي أ ن يلاحظه و يراه الداعي إ ل ى الله عز و جل في قوله وفي كتابته أ ن يلاحظ التلطف بالسامع وبالقارئ فدعا له أ و ل ا نبهه إ ل ى أ ه م ي ة ما سيقال له ثم دعا له ب ا ل ر ح م ة اعلم رحمك الله أ ن التوحيد هو إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة توحيد في ا ل ل غ ة هو مصدر الفعل وحد يوحد توحيدا أ ي جعل الشيء واحدا وحده يعني تركه واحده جعله واحده وفي الاصطلاح بالنظر إ ل ى معنى التوحيد عموما يقال إ ن التوحيد هو إ ف ر ا د الله تعالى لما يختص به تعالى والذي يختص به سبحانه وتعالى ث ل ا ث ة ا ل أ م و ر ا ل م ع ر و ف ة وهي ا ل ر ب و ب ي ة والاسماء والصفات و ا ل ع ب ا د ة فلاجل ذلك أ ي ض ا يكون معنى الشرك م ب ا ش ر ة جعل شريك مع الله تعالى فيما يختص به من هذه ا ل أ م و ر سواء كان الشرك في ا ل ر ب و ب ي ة أ و كان الشرك في ا ل ا ل و ه ي ة أ و كان الشرك في الاسماء والصفات المصنف رحمه الله تعالى كما ترى عرف التوحيد بقوله التوحيد هو إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة ف ك أ ن ه عرف توحيد ا ل ع ب ا د ة فقط ولم يعرج على تعريف التوحيد من حيث العموم و إ ن م ا عرف توحيد ا ل ع ب ا د ة فقط وهذا من أ و ل ما نقده بعض الناس على الشيخ رحمه الله قال لماذا يعرف التوحيد ببعض أ ف ر ا د ه والجواب على هذا يمكن أ ن يقال من أ ك ث ر من وجه لكن يركز على الاثم أ و ل ا تعريف الشيء ببعض أ ف ر ا د ه ما س ل ك و ن صحيح أ ن يعرف الشيء ل ب ع ض أ ف ر ا د ه أ ل ا ترى إ ل ى قول ابن عباس رضي الله عنهما الشرك هو ا ل أ ن د ا س ثم ب د أ يقول والله وحياتك يا ه ل ا م ه وحياتي ولولا البط ل أ ت ا ن ا اللصوص هل هذا الشرك فقط هل من باب تعريف الشرك ل ب ع ض أ ف ر ا د ه وهذا م ث ل ك علمي لا إ ش ك ا ل فيه بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج ع ر ف فهل الحج هو عرفه فقط هناك مشاعر ك ث ي ر ة هناك منى هناك م ز د ل ف ة هناك ا ل طواف بالبيت فلماذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحج عرفه ل أ ن أ ع ظ م الحج هو يوم عرفه و لهذا من أ د ر ك يوم عرفه أ د ر ك الحج ومن فاته يوم عرفه لم يدرك الحج فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الحج ببعضه ولم يعرفه ولم يقل و الحج أ ن تهل من الميقات و أ ن تفعل و أ ن تفعل حتى تطوف الوداع ط ه ر الوداع تمطر المسلك لا إ ش ك ا ل فيه معروف وهو تعريف الشيء ببعض أ ف ر ا د ه لا إ ش ك ا ل في هذا ثم يقال انظر الى مصنفات أ ه ل العلم رحمه الله تعالى ا ل س ا ب ق ة في التوحيد أ ل م يصنف ا ل إ م ا م الجليل بن خ ز ي م ة و ا بن منده و فلان و فلان أ ل م ي ص ن ف و مصنفات في التوحيد ماذا ذكروا في التوحيد ذكروا ما يتعلق ب ا ل أ س م ا ء و الصفات فقط هذا الكتاب المشهور لابن خ ز ي م ة من أ ش ه ر كتبه رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ركز فيه على ما يتعلق بالصفات فلماذا ركز على ما يتعلق بالصفات ل أ ن ا ل ف ت ن ة ذلك الوقت من الجهمية. كانت من ا ل ج ه م ي ة كانت من ا ل ج ه م ي ة فكان يريد أ ن يتكلم عن التوحيد الذي صار ف ي ه الخلل ذلك الوقت فركز على التوحيد من حيث بعض معناه وهو ا ل أ س م ا ء والصفات والذي ركز عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من ا ل م ت أ خ ر ي ن حين يقول التوحيد و إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة نظير ما ف ع ل و اولئك أ ا ل ا ئ م ة بالضبط ف إ ن ه م ركزوا على أ ه م شيء ف إ ن قلت هذا معناه أ ن ابن خ ز ي م ة لم يركز على توحيد ا ل ع ب ا د ة فلماذا فالجواب في نفس كتاب التوحيد ا ب ن خ ز ي م ة و هو أ ن تلك العصور زمن ابن خ ز ي م ة و ما قبله لم يكن فيها شرك ع ب ا د ة من قبل المسلمين و إ ن م ا كان الشرك في غير المسلم أ م ا أ ن يكون هناك من يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ويطوف بالقبور ويدعو أ ه ل ه ا وينذر ل أ ه ل ه ا فحاشا لله أ ن يكون هذا موجودا ذلك الزمان و إ ن أ ر د ت الدليل فانظر في كتاب التوحيد ل ا ن خ ز ي م ة نفسه لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاستدلال بقوله ب ا س ت ع ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله في قال و ل صلى ه ل عليه وسلم ل ه أعوذ م ب ك ابن ت السامات الله قال ا خزيمه ر ح م ان ل ل ه إ ا س ت ع ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله د ا ل ة على ماذا د ا ل ة على أ ن كلام الله غير مخلوق و إ ل ا لما السعاده صلى الله عليه وسلم بالمخلوق ثم قال رحمه الله هل سمعتم يا ذوي ا ل ح ج ة أ ح د ا يقول يا ك ع ب ة أ ح د ا يقول يا صفا يا م ر و ة يقول على سبيل ا ل ا س ت ب ع ا د سمعت ه مسلم هذا. يقول هذا الكلام يدعو غير الله ثم يستبعد يقول حاشا الله أ ن يكون مسلم يقول هذا يستبعد هذا غ ا ي ة البعد وما يمكن يقول هذا احد فلهذا كما نبه العلامه ا ل س و ي د ي ع ل ا م ة العراق رحمه الله تعالى صاحب العقد الثمين من علماء القرن الثاني عشر رحمه الله نبه إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة قال لماذا لم يتكلم المتقدمون في الشركيات ولم يتحدثوا عن لزوم توحيد ا ل ع ب ا د ة قال ل أ ن الشرك ما كان موجودا فبعد أ ن فتح النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة ثم جاءت ا ل ن ف و د عام تسع العام الذي يليه صار عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتتبع معاقل الشرك وهدمت ا ل ع ز ة وهدم وهدم ذو الخلصه د م ذ وحرقها الخلصة و وقتل من عندها رضي الله ع ن كما في البخاري ومسلم أ ي ض ا فلم يمت و صلوات الله وسلامه عليه إ ل ا وقد قطع دابر الشرك وهدم معاقله فلهذا كان المسلمون لا يوجد بهم أ ح د في ذلك الزمن الفاضل يشرك في ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا جاءت الفتنه من ا ل ج ه م ي ة أ ت ب ا ع الجهم ض ا ل صفوان الذي أ ن ك ر ا ل أ س م ا ء والصفات فصار أ ه ل العلم يصنفون مصنفات في التوحيد ليس فيها إ ل ا الكلام على ا ل أ س م ا ء والصفات فهل التوحيد عندهم فقط هو ا ل أ س م ا ء والصفات لا ل أ ن المقام يقتضي أ ن يتحدث عن ا ل أ س م ا ء والصفات ولهذا أ ي ض ا ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه آ خ ر كتاب من كتب الصحيح هو كتاب التوحيد ت أ م ل كتاب التوحيد البخاري ما الذي فيه فيه الاسماء والصفات. والصفات وذلك ولذلك في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على ا ل ج ه م ي ة في بعض النسخ الصحيح ل أ ن مقصدهم رحمه م الله تعالى الرد على المخالف في التوحيد و ل أ ج ل هذا ففي كتاب ا ل أ م للشافعي رحمه الله نص عزيز جدا من أ ن ف س النصوص لما تكلم رحمه الله تعالى عن البناء على, البناء على القبور وذكر أ ن ه لا يجوز قال رحمه الله تعالى في أ س ب ا ب منع البناء على القبور لم تؤمن ا ل ف ت ن ة على من ي أ ت ي بعد لاحظ أ ن يتحدث يقول نخاف إ ذ ا ترك البناء على القبور أ ن يفتن أ اناس ي أ ت و ن بعدنا لان ا ل ف ت ن ة في زمنه غير, زمن غير موجوده ولم يكن هناك قبر ولهذا علق شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم على الخبر المكذوب على الشافعي رحمه الله تعالى انه ل ل تعالى ه أ كان إ ذ ا انتابه أ م ر يذهب لقبر أ ب ي ح ن ي ف ة فقال رحمه الله تعالى هذا معلوم كذبه بالاضطرار ل أ ن ه لم يكن في بغداد في ذلك الوقت قبر ينتاب أ ص ل ا لا م ث ل هذه ل لا أ م و ر قبر أ ب ي ح ن ي ف ة ولا غيره ما كانت هناك قبور يذهب عندها ويعكف عندها ويدعى أ ه ل ه ا ما كان هذا موجودا ً البسه ولهذا يقول هذا معلوم الكذب بالاضطرار غير صحيح البسه فلهذا نقول إ ن تعريف الشيخ رحمه الله تعالى للتوحيد غير منكر ل أ ن لا يتحدث عن التوحيد ا ل آ ن هنا من حيث معناه في العموم و إ ن م ا يتحدث عن التوحيد الذي أ ر ا د ه ولهذا وهذه م س أ ل ة ينبغي ا ل ت ف ط ن لها لاحظ كلامه ا ل آ ث م حين يقول التوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل هذا قيد يقيدك يقول إ ن التوحيد الذي أ ت ح د ث عنه وهذا ذكر في أ ك ث ر من م و ت رحمه الله التوحيد الذي دعت إليه اليه ر س ل ولا ل و ا شك أن ت ح د دعت الذي ل ي إ الرسل لا العباد والأدلة على هذا شك أنه توحيد كثيرة هذا الله بنوح عليه موضوع إلى قومه دعوه نوح عليه الصلاه والسلام الف سنه الا خمسين عاما في ت أ ص ي ل التوحيد هذا فهذا التوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل قال تعالى و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا فقال يا قوم ع ب د اعبدوا الله ما غيره وإلى قال الله ما لكم من إله وإلى غيره مدين اله ه م شعيبا ا ق يا عبدوا قوم ل ل ما لكم من إله غيره هذه دعوة ولهذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت ا ل مراد في ا ل آ ي ة هنا في هذا الموطن ما عبد من دون الله وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدونه لا نقول فقط هذه هي د ع و ة الرسل لان هذا مثل الشمس في وضوحه بل نقول حتى الكفار كانوا يعلمون أ ن التوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل هو هذا ولهذا قال الله تعالى عن قوم عاد عن قوم هود عائلة عن عاد قوم هود لما قال تعالى و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هود ا قال يا قوم ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره قال تعالى ذ اجئتنا ك ر ا ما قالوه أ لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا حتى المشركون يعرفون ي ع ر ف و ن أن الرسل تريد ع ب ا د ة الله وترك المعبودات فهذا هو التوحيد الذي دعو اليه ولهذا قال الله أ ي ض ا عن كفار قريش إ ن ه م كانوا إ ذ ا قيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو آلهتنا, الهتنا لشاعر مجنون ففهموا من لا إ ل ه إ ل ا الله ترك الالهه آ ل ل ه ة إ إلا ل ل ا تعني ترك المعبودات وفراد إ الله ب ا ل ع ب ا د ة فالمصنف رحمه الله تعالى ذ ك ر ص ف ة ك ا ش ف في ا ل توحيد الذي ي ت ح د ث عنه و أ ن ه يتحدث عن التوحيد الذي د ع ت إ ل ي ه الرسل ولتحدث ا ي عن التوحيد من حيث ا ل ع م و م ولهذا في ر س ا ل ة الله رحمه الله تعالى عن التوحيد ذ ك ر توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وتوحيد الربوبيه وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات ولن أ م و ر لا تخفى وتحدث عنها وعن الذي أ ق ر به الكفار مما جحدوه فالمصنف هنا ر حين م ه الله تعالى ح يقول التوحيد هو إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة سالك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشيء ببعض أ ف ر ا د ه الحج عرفه سالك مسلك ابن عباس مسلك ابن عباس رضي الله عنه م الشرك هو ا ل أ ن د ا د وذكر رحمه الله تعالى أ م ث ل ة ذلك و ا ل ل هياطيكي و ح و ح ي ا ط ي و هياطيكي يا ل ح ل ف بغير الله و لولا البطل اثنى لصوص يعني يقول لولا الله و كذا أ و ذ ك ر لولا بغير الله عز وجل مجرد يقول هذا الشرك هل معنى ذلك ان ابن عباس يقول إ ن عباد ة ا ل أ ص ن ا م ل يشرك س ت لا لكن يريد أ ن يركز على ت ع ر ي ف ا ل ش ي ء بابي افرادت ل أ ن ا ل ذ ي ن ا يخطبهم ا يخطبهم من ابس ل ي س و ا م ن ع ب ا د ا ل أ ص ن ا م لكن هذه ا ل أ م و ر تشير في هم لولا فلان ه ذ ه موجود ة ولهذا ا ح ل ل ل ب بغير ا موجود في المسلمين فلهذا عرفه بعض أفراده. فأي أي منكر في ف ل ه ع ر في ه أفراده بعض أ ف م نفس ك ر الشيء ببعض أفراده ولهذا في ببعض أ م كتابنا ي أ ت ي ن ا أ ن ه رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتوسع ب إ ق ر ا ر الكفار بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة فهو يعرف أ ن هناك توحيد ر ب و ب ي ه رحمه الله ولا يخفى عليه أ ن التوحيد يدخل فيه من حيث معناها العام ما ا يتعلق ل ب ب ر و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ا ء ل ه ذ ان أمر مفروغ م ه وله رحمه الله تعالى ف ي ا ل ت ص ن ي ف ه ذ ا أ ح س ن ا ل م ص ن ف امر ت ف اخر ل في المسجد باب و ي ك و الصفحة هناك امر ل ة باب محاولة تلمس ع ث ا ت التي ي ت ر ت ب ع ل ي ه ا ل م من عرف من أهل أفراده العلم الشيء ببعض مخطأ س و ا ء في باب ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة أ و غ ي باب المسائل ا ل ع ق د ي ة إ ذ الكلام عن موضوع محدد ب ص ف ة ك ا ش ف ة تتعلق بالتوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل لا شك أ ن ه هو توحيد ا ل ع ب ا د ة وهذا أ م ر مفروغ من مثل ما ذكرنا في النصوص ا ل س ا ب ق ة فالحاصل أ ن ا ل ت خ ط ئ ة في مثل هذا يترتب عليها لوازن من ضمنها تخطئه بعض النصوص ا ل ن ب و ي ة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ع ر ف ة ي أ ت ي انسان ل إ يقول ح ج عرفه اين منى اين مزدلفه نقول هذا من جهلك انت ليس معنى قول هذا هو المراد ولا يمكن أ ن يقول أ ح د ان هذا هو المراد إ ذ ن فهذا من باب تعريف الشيء ببعض أ ف ر ا د ه وذا فهذا لا إشكال فيه فهذا التعقب للشيخ لا مسلك علمي للشيخ شك أنه تعقب فيه أنه المتلمس ا ل ع ث ر ة الذي يريد ا ل ت خ ط ئ ة ب أ ي و س ي ل ة نعم وهو دين الرسل الذين أ ر س ل ه م الله به إ ل ى عباده ف أ و ل ه م ن و ح ع ل ي ه ا ا ل ل س م نوح ع م هنا ي ق ل الرسل مثل ما قلنا قبل قليل في الآيات ل ل هو دين د في ما ا ا عليه ى هذا هو ن الرسل ا ل ح ي دين قوله ل ا ر س ل ي ا صفة كاشفة للتوحيد عنه بعث إليه قلت و هذا ايضا ما أ و ر د ه بعض المتحرقين د من الرافضه قال ان فرعون قد انكر الربوبيه انكر الربوبيه رب العالمين فقال وما رب العالمين فالجواب في ا ل ق ر آ ن نفسه لو تدبروا ايات القران جحد فرعون للربوبيه جحد كذاب يقر في الباطن في باطنه يقر, يقر ان الله تعالى هو ربه ولذا يتحدث موسى صلوات الله وسلامه عليه مع فرعون في مقام م ن ا ظ ر ل م ن ا ظ ر ة يتميز ب أ ن المناظر لو وجد فيمن يناظره شيئا من ا ل خ ط أ لامسكه يقول موسى صلوات الله وسلامه عليه لفرعون لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض ك ي ف يقول لقد علمت يعني أ ن ك تقر في ا ل ب ا ط ن وان إ ن د ع ي كذبا إ ادعيت كذبا أ ن ك تجهل لكن في باطنك أ ن ت تعلم أ ن ك ولدت وربيت كما يربى الصغار و أ ن ك ت أ ك ل الطعام والشراب وتحتاج وأنك ت ت ح الى ج إ الخلاء فكيف ت د ع الربوبيه ولهذا قال الله تعالى مبينا بطلان د ع و ة النصارى وقول النصارى في المسيح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وامه قال تعالى كانا يأكلان, كان ياكلان الطعام فيه ح ج ة ع ظ ي م ة على بطلان م ق و ل ة النصارى وفيه أ د ب بالغ قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعني من احتاج أ ك ل الطعام احتاج إ ل ى إ خ ر ا ج ه فكيف تدع ا ل ر ب و ب ي ة فيمن يخرج فلا شك أ ن م ق و ل ة فرعون مقولة الذي يجحد في الظاهر وهو في الباطن مقر ولهذا قال له موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض وقال الله تعالى عن ا ل آ ي ا ت أ ي ض ا لما أ ت ت قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا فهم في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م لا يقال إ ن ه م يعلمون بل عندهم استيقاظ و د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا من العلم فهم يعلمون أ ن الله ربهم و أ ن هذه ا ل آ ي ة لا يمكن أ ن تكابر و لكنهم يكابرونها في الظاهر و لهذا لما سلط الله عليهم ما سلط رجعوا إ ل ى فرعون إ ل ى موسى عليه الصلاه والسلام قالوا يا أ ي ه ا الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إ ن ن ا ل م ف ت د و ن لما سلط عليهم ما سلط يعرفون ش د ة ا ل ح ا ج ة قالوا يا موسى أنت ل ك رب ادع لنا هذا الرب الذي سلط علينا ما سلط ان يكشف عنا أ ن جحدهم للرب جحد كذا ليس جحد من يجحد ا ل ر ب و ب ي ة مقتنعا به ولكنه جحد من يجحده في الظاهر فقط مع إ ق ر ا ر ه به في الباطن ولهذا كانت الرسل صلى الله ل ع يركزون ه وسلم م على ا ل أ م ر الذي جحدته أ ق و ا م ه م حقيقيا وهو توحيد ا ل ع ب ا د ة اما توحيد الربوبيه فقد كانوا مقرين به بلا شك كما سياتي في بكلام المصنف رحمه الله ولهذا قوم صالح لما ارادوا ان يتعرضوا بالسوء لصالح ماذا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه حلفوا بالله لانهم مقرون بالله سبحانه وتعالى فلو كانوا يجحدون ع ن الله ربهم ا م ا حلفوا ب ه سبحانه وتعالى الحاصل من هذا كله أ ن تعلم أ ن د ع و ة الرسل صلى الله عليه وسلم وتركيزهم على توحيد ا ل ع ب ا د ة قد دلت عليه النصوص ثم أ م ا م ك أ م ر ظاهر جلي جدا كالشمس في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم م ك ث في م ك ة ثلاث ة ع ش ر ة س ن ة أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م هذه كلها الحج والصوم و ا ل ز ك ا ة لم تفرض إ ل ا في ا ل م د ي ن ة الصلوات الخمس في وضع هذا الخمس لم تفرض إ ل ا ل ي ل ة المعراج قيل قبل البعثه بثلاث سنين او نحو يعني معنى ذلك أ ن ه في تلك ا ل ف ت ر ة لم تفرض الصلوات الخمس و إ ن كان جنس ا ل ص ل ا ة جنس ا ل ص ل ا ة مفروضا جنس ا ل ص ل ا ة مفروضا لكن الصلوات الخمس بالوضع الذي نعلمه جميعا لم يفرض إ ل ا م ت أ خ ر ا الجهاد في سبيل الله معظم ا ل أ ح ك ا م لم ت أ ت ي إ ل ا في ا ل م د ي ن ة فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في م ك ة كان يؤصل التوحيد صلوات الله وسلامه عليه ويؤصل إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة وهدم الشرك فلهذا ان نظرت إ ل ى ا ل ق ر آ ن في سير ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم سواء فيما عدى الله من ش أ ن نوح وهود وشعيب وصالح ممن ذكرهم الله أ و في ا ل آ ي ا ت ا ل ع ا م ة مثل ولقد بعثنا في كل ا م ة ي رسولا ان يبدو الله ويسال بطاغوت او قول تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كل هذا تدل على ان ل م ن ه ج ا ل ت و ح ي د الذي دافع ل ي ه الرسل وتوحيد العباده فلهذا تجد ل د ع ا ه الى الله على بصيره في كل زمن يهتمون بتوحيد العباده كما كان شان الامام المصنف الشيخ محمد رحمه الله وغيره من ائمه الاسلام لان توحيد العباده كما يقول اهل العلم هو الذي فيه ا ل م ع ر ك ة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أ ع د ا ئ ه م وهو الذي فيه ا ل م ع ر ك ة المستمره ا ل د ا ئ م ة بين دعاه التوحيد ودعاه الشرك إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة فلهذا التركيز عليه هو ا ل أ س ا س كما ركز صلى الله عليه وسلم عليه في م ك ة ثم ب ن ي ة ا ل أ ح ك ا م على التوحيد ليس م ع ن ا ذلك ان لما انتقلوا الى ا ل م د ي ن ة لم يكن هناك ع ق ي د ة ح ا ش ة لكن بعد أ ن أ ص ل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ص ل الاعتقاد جاءت ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وانفتح مجال ا ل أ ح ك ا م ا ل م ف ص ل ة تفصيل الصيام ت ف ص ي ل إ ي ج ا ب الحج إ ي ج ا ب ا ل ز ك ا ة وغير ذلك من ا ل أ ح ك ا م صارت في ا ل م د ي ن ة لاحقا فالحاصل من هذا كله أ ن كلام المصنف رحمه الله تعالى جار على منهج الرسل صلى الله عليه وسلم في ا ل ع ن ا ي ة بالتوحيد الذي دعوا إ ل ي ه والتركيز عليه ونقف عند هذا الموضع ونواصل بعون الله عز وجل في ا ل أ س ب و ع القادم ويرغب ا ل إ خ و ة الشيخ فهد يرغبون في أ ن تبدا الدرس ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة إ ن شاء الله تعالى وما في مانع ي ش ه ا ن ب د أ إ ن شاء الله غدا بعون الله من ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة ن أ خ ذ هذا السؤال الاخ يقول هل التوحيد هل التوحيد و ا ل إ ن ج ي ل م و ج و د ة حاليا باطله ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن ب أ ي د ي ه م وقبل ا ل آ ن فيها حق وفيها باطل ففيها حق هو ح ج ة عليهم كالنقولات ا ل ك ث ي ر ة في ا ل ب ش ا ر ة بنبي الله صلى الله عليه وسلم هذه حق لا يمكن أ ن يقال انها باطل وهناك أ م و ر ب ا ط ل ة لا شك فيها مما كتبوه ب أ ي د ي ه م وهناك أ م و ر لا يدرى هل هي حق أ م ب ا ط ل ة قال فيها صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حدثكم أ ه ل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آ م ن ا بالله وكتبه ورسله ف إ ن كان حقا لم تكذبوهم و إ ن كان باطلا لم تصدقوهم هذا هو القسم الثالث فيما في كتب اليهود والنصارى من ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ولكن ليس ل أ ح د أن يطلع ي ل ع ه ان أو و ت ك مواضع إهداء يطلع ي والإنجيل غير التوراة صحيحة وإنما يطلع عليها من يطلع من أهل العلم القومي لنقاش يطلع أهل بما في كتبهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد و ع ل ى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فقال ا ل إ م ا م المجدد شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ت ش ف الشبهات اعلم رحمك الله أ ن التوحيد هو إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى ب ا ل ع ب ا د ة وهو دين الرسل الذين أ ر س ل ه م الله به إلى ع ب الى د ه ا ح م العالمين د لله ل رب و ص الله وسلم عباده ل ى ن ي ن م م ح وعلى ل آ وصحبه أجمعين ذكر رحمه الله تعالى في هذه ا ل ج م ل ة أ ن هذا التوحيد هو دين الرسل الذي أ ر س ل به هؤلاء المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم وتقدم أ ن المصنف رحمه الله تعالى أ ر ا د نوعا من التوحيد بينه ب ا ل ص ف ة ا ل ك ا ش ف ة وهي دين الرسل الذي أ ر س ل به هؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرسل كما س ي أ ت ي لم يكونوا ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن يقرروا هؤلاء الذين يؤمنون ب ا ل ر ب و ب ي ة أ ن يطلبوا منهم أ ن يؤمنوا ب ا ل ر ب و ب ي ة لعلمهم ولعلم علام الغيوب سبحانه وتعالى أ ن هؤلاء مقرون ب ر ب و ب ي ه كما س ي أ ت ي تفصيله إ ن شاء الله تعالى ذكر هنا أ ن الرسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام دينهم واحد ل أ ن ه أ ض ا ف الدين إ ل ى الرسل ومراده أ ن ه م متفقون في هذا التوحيد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ه لعلاه دينهم واحد و أ م ه ا ت ه م شتى إ خ و ة العلاه هم الذين أ ب و ه م واحد ومن ع د ة أ م ه ا ت ومراده صلى الله عليه وسلم ل ق و ل ه دينهم أ م ه ا ت ه م شتى يعني أ ن الشرائع تتفاوت فيحل في ش ر ي ع ة ما قد يكون محرما في ش ر ي ع ة وكذلك العكس فتتفاوت الشرائع أ م ا الاعتقاد نفسه فيستحيل أ ن يتفاوت فاعتقاد نوح هو اعتقاد محمد هو اعتقاد موسى هو اعتقاد إ ب ر ا ه ي م هو اعتقاد شعيب صلى الله عليه م جميعا وسلم تسليما كثيرا ل أ ن الدين واحد من حيث الاعتقاد من حيث التوحيد و إ ن م ا تتفاوت الشرائع ولهذا ذكر الله في ا ل ق ر آ ن أ ش ي ا ء حرمها على من قبلنا لم تحرم علينا قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم هل عندك شيء محرم من هذا هذا عند بني إ س ر ا ئ ي ل وحرم عليهم عقوبه لهم ولهذا قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وقال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف و ي ن ا ه م عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليهم فقد كانت بعض ا ل أ ح ك ا م على من قبلنا آ ث ا ر ا و أ غ ل ا ل ا جعلها الله عز وجل عليهم ع ق و ب ة و ن ك ا ل ا وهكذا قال عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ل أ ح ل لكم بعض الذي حرم عليكم فالتوحيد ليس فيه اختلاف ولا يمكن أ ن ي أ ت ي نبي ب ع ق ي د ة غير ع ق ي د ة النبي السام ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونيه الدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين الاله الى ان ذكر رحمه الله قال فمن المحال بان يكون لرسله في استحيل يخبر وصفه لرسله خبران مختلفة ان نوحا يخبر عن فيأتي نبي آخر فينفي بنفي اليوم لا هذا من ا ل م ح ا ن ا ت إ ذ ن فعقيدتهم شيء واحد فدينهم ولهذا قال دينهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام هو دين الرسل الذي أ ر س ل و ا به دينهم واحد فالتوحيد واحد ولهذا أ م ر ن ا باتباع م ل ة إ ب ر ا ه ي م من لم يلق الله ب م ل ة إ ب ر ا ه ي م يكون هالك ما م ل ة إ ب ر ا ه ي م هي ترك الشرك ولزوم التوحيد ولهذا أ ن ت تقولها في كل ص ب ح أ ص ب ح ن ا على ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م و ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص وعلى دين نبينا محمد وعلى م ل ة أ ب ي ن ا إ ب ر ا ه ي م حنيفا مسلما وما كان من م ش ر ك ي وهكذا هذه ا ل ح ن ي ف ي ة من لم يلقى الله بها من قوم موسى من قوم شعيب ومن قوم يهود فهو حالك ل أ ن ه ا تعني التوحيد وترك الشرك نعم فاولهم أ و نوح ل عليه ه م ل ل س ا م ف أ نوح هل نوح عليه السلام ص ل ل ا ا ة و هو أول رسل إلى أهل قبله أول الأرض أم أن أنبياء رسل إلى ثمة يختار كثير من أ ه ل العلم أ ن نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو أ و ل رسول استدلوا بالحديث الصحيح الثابت حديث ا ل ش ف ا ع ة أ ن الناس ي أ ت و ن نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيقولون يا نوح أ ن ت أ و ل الرسل إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض وهذا حديث ثابت منه أ خ ذ من أ ه ل العلم أ ن أ و ل رسول هو نوح ي أ ت ي سؤال هنا الم يكن قبل نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ و ح ى الله إ ل ي ه بلى ولو لم يكن إ ل ا أ ب و ه آ د م ف إ ن من ا ل أ م و ر ا ل م ف ر و غ منها أ ن آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل نوح و أ ن الله أ و ح ى إ ل ي ه فبناء على هذا إ ذ ا قيل إ ن نوح هو أ و ل الرسل إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض بهذا ا ل إ ط ل ا ق معنى ذلك أ ن من قبله كانوا أ م ب ي ا ء ولم يكونوا رسلا هذا المعنى واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دونته معا في عام 1 4 ف 6 ا ع ش ر في خمسه عشر من الشهر الحادي عشر قال رحمه الله آ د م هو أ و ل الرسل مطلقا ونوح أ و ل الرسل بعد وقوع الشرك ف ا ل أ و ل ي ة هنا ن س ب ي ة يعني أ ن نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو أ و ل الرسل نعم لكن بعد أ ن حدث الشرك أ م ا قبل حدوث الشرك فهناك رسل قبله ومنهم آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعليهم أ ج م ع ي ن فالحاصل أ ن ه لا بد من ا ل أ و ل ي ة لنوح في هذا سواء قيل إ ن ه أ و ل الرسل مطلقا أ و قيل إ ن ه أ و ل الرسل بعد أ ن وقع الشرك لان ا ل ف ت ر ة التي بين آ د م وبين نوح لم يكن فيها شرك بلا ريب أ و ل ما و ق ع الشرك م ا سياتي ان شاء الله تعالى في قوم نوح نعم ف أ و ل ه م نوح ف أ و ل ه م نوح عليه السلام أ ر س ل ه الله إ ل ى قومه لما غلوا, في الصالحين لما غلوا في الصالحين الغلو في اللغه هو م ج ا و ز ة الحد يقال غ ل الماء في القدر إ ذ ا س ف ع وتجاوز حد الاناء هذا معنى الغلو أ م ا في الشرع فالمراد به م ج ا و ز ة الحد أ ي ض ا و ا ل إ ف ر ا د في التعظيم إ م ا بالقول أ و الاعتقاد لحيث ت ج ا و ز ا ل إ ن س ا ن ا ل م ث ل ف الشرعي الرشيد في مثل هذه ا ل أ م و ر فيقال غلا قد حذر الله عز وجل من الغلو ونهى عنه قال تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم واذا نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين فليس معنى ذلك انه يبيح الغلو لهذه الامه من باب اولى كما قال بعض السلف مضى القوم ولم يرد الا انتم انتم مقصودون اذا بين شيء مما يتعلق بالامم السابقه فلا ينبغي أ ن ي ق ر أ ه المسلم غافلا عن أ ن ه يخاطب به في الوقت نفسه فالنهي عن الغلو مطلق يدخل تحت مسماه و إ ن لم يكن ب ن ف اللفظ فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما ثبت عنه اياكم الغلو ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو الغلو هو الذي يكون سببا في هلاك ا ل أ م م كما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى في بيان ا ل آ ي ا ت سبب وقوع الشرك هو الغلو ف الصالحين وهذا السبب وهو من العجائب سبب متكرر فهو السب ب في وقوع الشرك في قوم نوح كما س ي أ ت ي وكل شرك يقع مما فيه صرف ا ل ع ب ا د ة لغير الله ف إ ن ك ت ج د ف ي ه ن و ع ا من ا ل غ ل و و ا ل خ ر و ج ع ن ا ك ا ف ر ا ل ص ح ي ح أ و ص ل إلى ا ل و ق و ع ف ي ا ل ش ر ك بمن غ ل ي ف ي ه ن ع م أرسله ا ل ل ه إلى ق و م ه ل م ا غ ك ا ف ي ا ل ص ا ل ح ي ن و ن ه ن و ك ا ع و ي د و ا ن ه ي ع و ق و ن ر ن ع م و آ خ ر ا د لانه ي م و ن هناك ا ف ر ا لانه يكون هناك افراد لانه تعالى أ م ر ا ل غ ل و أ ن ا ل غ ل و ك ا ن ف ي ق و ن هناك ا ن ف ي ا ل ص ا ل ح ي ن لا ريب أن ا ل ف ت ر ة التي بين آ د م كما تقدم وبين نوح كانت ف ت ر ة إ س ل ا م ولم يكن فيها شرك ولهذا أ ن ك ر أ ه ل العلم تلك الروايات ا ل ف ا ر غ ة التي فيها أ ن أ ح د ابني آ د م عبد الشرك أ ن أ ح د ابني آ د م الذي قتل أ خ ا ه قام أ ب ن ا ؤ ه بوضع الهياكل و ا ل أ ص ن ا م و أ ن ه م عبدوا غير الله قال هذا كلام ب ا ط ر ل أ ن الله تعالى لا يترك ا ل أ م ة في هذه الحاله ة لا يترف الأمة يترف ك ذ ا خلواً من نبي يوحي إ ل ي ه بشرع وبدين يغير هذا الباطل فكان ا ل ف ت ر ة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت ا ل ف ت ر ة بين آ د م ونوح عشره قرون هذه ا ل ف ت ر ة لم يكن فيها شرك قال رضي الله عنه كان بين آ د م ونوح عشره قرون كلهم على ا ل إ س ل ا م كل هذه ا ل ف ت ر ة من القرون كانت على ا ل إ س ل ا م كيف وقع الشرك, وقع الشرك في وذكرهم البخاري ى في شكاية نوح عليه الصلاة والسلام نوح ل ر ه قومه آلهتكم لما وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ود ولا سواع ولا ل اشتكى سواع ا تذرن تذرن ويعوق ود يغوث ونسر في ب عن ابن عباس رضي الله, عنه من رواية عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما ي رضي ة عطاء عباس عنهما ابن الله أن ذكر أ ن ا ل أ ص ن ا م التي كانت في قوم نوح صارت في العرب ي بعد ذلك وذكر كل قبيله ة وما كان ن ع د ا أسماء هذه الأصناع من هذه وما كان عندها من هذه ا ل أ ص ن ا م وقال في خاتمته أ س م ا ء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أ و ح ى الشيطان إ ل ى قومهم أ ن ينصبوا إ ل ى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أ ن ص ا ب ا وسموها ب أ س م ا ئ ه م ففعلوا فلما هلك أ و ل ئ ك وتنسخ العلم عبدت هذا ا ل أ ث ر رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تكلم أ ه ل الحديث هل عطاء هنا هو الخرساني ا أ و ابن أ ب ي رباح ف إ ن كان هو الخرساني ا فالحديث يكون ضعيفا و إ ن كان ابن أ ب ي رباح فهو من ا ل أ ئ م ة المعروفين وممن لقي ابن عباس رضي الله عنهما اختيار البخاري رحمه الله تعالى يدل على تصحيحه ل ل أ ث ر وعلى أ ن ه يرى أ ن عطاء هنا هو ابن أبي رباح الذي مال ا ا أبي إليه ح هو ل فاختيار البخاري رحمه الله هذا الله ه ا ل أ ث ر واخراجه له في كتابه في الصحيح يدل على أ ن ه يختار أ ن عطاء هذا هو ابن أ ب ي رباح رحمه الله الجميل فيقول ابن عباس أسماء رجال صالحين هؤلاء الصالحون هلكوا فلما هلكوا قوم موف في أ و ح ى الشيطان وسوس الشيطان إ ل ى قومهم ل ب د ع ة من البدع ل أ ن ه م كانوا على دين صحيح قال انصبوا إ ل ى المجالس التي كان يجلس فيها هؤلاء الصالحون انصبوا نصبا ً كما يسمى النصب التذكاري نصب يجعل في الموضع الذي كان يجلس فيه و د حتى تتذكروا ودا ً وعبادته وكان هؤلاء من ا ل ع ب ا د ا وانصبوا نصبا اخر في مجلس يغوث و آ خ ر في مجلس ن ص ر وهكذا يقول ابن عباس فلم تعبد ما عبدت أ و ل ما وضعت لم تعبد ل أ ن ه ا في أ ن ا س يعلمون ح ر م ة ع ب ا د ة غير الله فلما هلك أ و ل ئ ك يعني هلك ذلك الجيل وتنسخ العلم وقل العلم عبدت وذلك في ا ل أ ج ي ا ل التي أ ت ت بعدهم وهذا يدل على خ ط و ر ة الابتداع و أ ن ا ل ب د ع ة قد تتدرج في الناس إ ل ى أ ن تعظم كما يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى تكون البدع شبرا ثم تكون ذراعا و أ م ي ا ل ا تكبر و تعظم تتفاقم مثل التشيع التشيع كانت بداياته تفضيل علي على عثمان فقط دون أ ن يفضل علي رضي الله عنه على أ ب ي بكر وعمر ما كان في أ ح د يفضل على أ ب ي بكر وعمر أ ح د ثم إ ن ا ل أ م ر تجاوز أ م ر التفضيل المجرد إ ل ى أ ن يقال ما ذ ا م علي أ ف ض ل من عثمان فلماذا تقدم عثمان على علي ثم فتح باب آخر ل م اخر ذ ا ا ت ي عثمان لماذا اختير عثمان من قبل ا ل ص ح ا ب ة ليقدم على علي ثم انفتح الباب ا ل آ خ ر بتفضيل علي على أ ب ي بكر وعمر و هذا ما كان موجودا ما كان معروفا في المسلمين ا ل أ و ا ئ ل فلما فضل انفتح الباب م ر ة أ خ ر ى قيل إ ذ ن لماذا تقدم أ ب و بكر وعمر على علي ف ب د أ السب ثم ب د أ التكشير عياذا من ا ل ل ه ل ل ص ح ا ب ة و لهذا يقول بعض السلف من فضل عليا على عثمان على فقد أ ز ر ى بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ل أ ن عثمان رضي الله عنه اختاره المهاجرون ا ل أ ن ص ا ر و أ م ر ا ء ا ل أ ج ن ا د واختاره الناس اختيارا حتى قال ا م ا م احمد لم يبايع أ ح د كما بويع عثمان رضي الله عنه جميعا فالبدع ت ب د أ هكذا فوضع هذه الصور لا شك أ ن ه ا ب ت د ع ء ثم إ ن ا ل أ م ر تفاقم إ ل ى أ ن عبدت وهو يدل أ ي ض ا على خ ط و ر ة هذه ا ل أ ص ن ا م وعلى خ ط و ر ة النحت والرسوم و أ ن ه ا تؤدي إ ل ى أ ن تعظم في ن ه ا ي ة المطاف ولهذا تسمع بعض اهل العلم يقول السبب في الشرك ا ل غ ل و وبعضهم يقول السبب في الشرك التصوير والكلام متلازم المقصود أ ن ه صور ة أ و ل ئ ك الصالحون فغلي فيهم م ع ظ م و ا فالحاصل أ ن وضع هذه النصوب خطير جدا ل أ ن يؤدي إ ل ى ما يؤدي إ ل ي ه ولهذا كما س ي أ ت ي في ا ل ف ق ر ة ا ل آ ت ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه ا ل ص و ر نعم و آ خ ر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محل إ ج م ا ع المسلم ي ن كله لا يوجد أ ح د من المسلمين يقول إ ن ث م ة رسولا س ي أ ت ي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن ا ل أ م و ر المجمع عليها أ ن م ح م د صلوات الله و س ل م عليه هو آ خ ر الرسل ولهذا جعل الله عز وجل دينه خاتما وجعله عاما ل أ ه ل ا ل أ ر ض ل أ ن الرسل قبلهم صلى الله عليه وعليهم أ ج م ع ي ن وسلم تسليما كثيرا كان النبي يبعث إ ل ى قومه خ ا ص ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ع د ت الى الناس كافه فكانت ا ل أ ن ب ي ا ء قبله كل نبي يبعث إ ل ى قومه و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيب فكل قوم يبعث لهم نبي منه اما محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو رسول الله إ ل ى الناس ك ا ف ة قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ك ا ف ة للناس فهو آ خ ر ا ل رسل صلى الله عليه وسلم ولا يوجد رسول بعده صلوات الله و س ل م عليه نعم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين نعم وذلك عام الفتح لما فتح الله عز وجل مكه عام ث ا ن دخل صلوات الله وسلامه عليه منصورا فكسر صلى الله عليه وسلم تلك ا ل أ ص ن ا م التي جعلها المشركون عند ا ل ك ع ب ة وعددها ث ل ا ث م ا ئ ة وستون صنم فكسرها صلى الله عليه وسلم ولما فتح الله عز وجل عليه م ك ة أ ذ ع ن ت العرب فتح مكه عام ثمان صلى الله عليه وسلم وجاءت س ل م و وفود العرب, العرب في العام التاسع الذي سمي عام الوفود جاءت الوفود من أ ر ج ا ء ا ل ج ز ي ر ة تبايع على ا ل إ س ل ا م لان انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أ ه ل م ك ة أ ظ ه ر ق و ة ا ل إ س ل ا م فجاءت الوفود م ب ا ي ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر هذه ا ل أ ص ن ا م ا ل م و ج و د ة في م ك ة ولم يترك البقيه صار يرسل صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل أ ص ن ا م ا ل م و ج و د ة خارج م ك ة صار يرسل لها من يكسرها ف أ ر س ل خ ا ل د رضي الله عنه تكسير ا ل ع ز ة كانت من معبوداتهم التي يعظمونها و هي التي قال ف ي ه ا أ ب و سفيان رضي الله عنه قبل أ ن يسلم لنا العزى و لا عزى لكم و كانوا يعظمونها جدا فكسرها خالد رضي الله عنه و أ ر س ل صلى الله عليه و سلم جرير بن عبد الله لهدم ذي ا ل خ ل ص ة و كان معبودا تعظمه دوس في جنوب ا ل ج ز ي ر ة فحرقها و قتل من عندها كما في الصحيح رضي الله عنه و ارضاه و ا ل أ ص ن ا م خ ط ر ة جدا و بعض الناس يقول أن الناس تثقفوا و فهموا ما هنالك خ ط و ر ة من ا ل أ ص ن ا م و لا من بقائها و هذا غير صحيح لا شرعا و لا واقعا أ م ا شرعا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال لا تذهب الليالي و ا ل أ ي ا م حتى تعبد ا ل ل ه و العزى تعود ع ب ا د ة ا ل ل ه و العزى م ر ة أ خ ر ى عياذا بالله و ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه قال كما في الصحيحين لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تصطك أ ل ي ا ت نساء دوس على ذي الخلصه ذو ا ل خ ل ص ة هو معبود دوس الذي كان في ا ل ج ا ه د ي ة أ ه لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تعود ع ب ا د ة ذي ا ل خ ل ص ة م ر ة أ خ ر ى وهذا وقع وذلك في القرن الثاني عشر وهذه من ا ل أ م و ر التي في ا ل ح ق ي ق ة يقل الكلام عنها في التاريخ مع ارتباطها ب ع ل ا م ة من علامات ا ل ن ب و ة وهي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن دوسا ستعود ل ع ب ا د ة ذي ا ل خ ل ص ة التي كانوا يعبدونها في ا ل ج ا ه د ي ة ب ا ل خ ل ص ه اعيدت أ عبادته ودمره أ ت ب ا ع الشيخ محمد رحمه الله في القرن الثاني عشر بقيت منه بقايا ل أ ن ه ا كانت ب م ث ا ب ة البيت التي كانت تعظم وله س د ن ة في ا ل ج ا ه ل ي ة فبقيت هذه ا ل ب ق ي ة منها فكانوا يعظمونها و ع ل ى من الدلالات كما قلنا على أ ن الشرك موجود في ج ز ي ر ة العرب وعلى أ ن ه يعود إ ل ى جزيره العرب و أ ن الذين يقول ليس هناك شرك في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة يرد عليهم ويكذبهم هذا الحديث والذي وقع وبالفؤوس وعشرين وثلاثمائة نحو وخمس سنوات توجد القرن الثاني بقايا لا بالمساحي بالألات القديمة عام القرن الماضي مائة ابن امراهيم الملك ألف العزيز رحمهم الله تصديقه في بقيت يمكن ففي يعني عشر عبد تدمر تدمر منه رحمهم بأنه أن من من خمسة كتب بقايا لدوس ل ل خ ل ص ة ففجر بالدنميت وهذا مثبت ومقرر في عام خمس البقية وعشرين وثلاثمائه الف لان بالدنميت يمكن تكسير البقيه وكسرت وانتهى الامر ل وأن دلائل النبوة دلائل النبوة عليه وسلم عن ل ش ي فيقع ك ا أ بالخلصه ل ه وسلم الحاصل من هذا أ ن هذه ا ل أ ص ن ا م خطره ة و أ ن ا ف ي ن ه ا ي ة المطاف ستعبد و أ ن ا لا تزال تعبد ا ل آ ن ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م أ ق د م دين باطل على الاطلاق إ ط ل ق أقدم دين ب ا على ل ل إ ط ا هو ع ب ا د ة هذه الصور و هذه ا ل أ ص ن ا م ل أ ن ه ا ب د أ ت في قوم نوح ل أ ن هذه الصور التي وضعوها جعلها على ه ي ئ ة تماثيل والتماثيل هي ا ل أ ص ن ا م وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أ ن الله تعالى إ ذ ا أ ر س ل الريح التي تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم يبقى شرار الناس شرار الناس يبقونهم الذين تقوم عليهم ا ل س ا ع ة في خ ف ة الطير و أ ح ل ا م السباع ك أ ن ه م بهائم فيتمثل ه م الشيطان فيقول أ ل ا تستمعون فيقولون فما ت أ م ر و ن فيامرهم ب ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن زاد ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند فيعبدونها فعلى اولئك تقوم الساعه فالذي يزعم أ ن ا ل أ ص ن ا م ليس منها خطر وان الناس تثقف جاهل جاهل بوضع الناس ا ل ح ق ي ق ة وجاهل بوضع النصوص هذه الداله على وجود الشرك وعلى وقوعه وتحققه عياذا بالله ولهذا جاء بالحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ا ل أ ص ن ا م فليس ل أ ح د أ ن يتاجر بها لا تعد من ا ل ت ج ا ر ة ولو كان تمثالا كما يسمونه يعني نادرا يمكن أ ن يشتري منها اموالا لا تحل التجاره فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الاصنام ليس لاحد ان ينتاجر فيها ولا أن تبقى مخالف للشرع فيها وسلم س من إ ر ل م م ج ولا ع ة من أصحابه ت ك س ي ر ل أ ص ن ا م ح ت ى هدمت وكسرت كسر ن ب ي ص ل ى اصلا ل ل عليه وسلم ل ه بيده ا أ ن ا ا م م مكة وأرسل من و و وأرسل ج د ة في ي ك ب ق ي ة البلاد ا ل ع ر ب ي ة نعم أ ر س ل ه الله إ ل ى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا مراده رحمه الله تعالى أ ن الذين بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين بل كانوا مقرين به هذا س ي أ ت ي له كلام مفصل إ ن شاء الله عز وجل ليس هذا فحسب بل كانوا يتعبدون يتعبدون ب أ ن و ا ع من ا ل ع ب ا د ة فمن ذلك مثلا ً كانوا يصومون, يصومون يوم ص و يوم ن عاشوراء كان يوم تعظمه, تعظمه قرش وكانت تصوم هذا نموذج على الصيام من ذلك أ ن ه م كانوا يطوفون بالبيت, بالبيت اذا ل ا ف بالبيت إ وقع من مسلم مؤمن لا شك أ ن ه عباده وكانوا يطوفون بالبيت ويقولون في طوافهم لبيك لا شريك لك إ ل ا شريكا ً هو لك تملكه و م ا م لك كما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى من ذلك أ ن ه م كانوا ينذرون مثل ما نذر عمر رضي الله تعالى عنه أ ن يعتكف ل ي ل ة في المسجد ا ل أ ق ص ى و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا النذر كان في ا ل ج ا ه ل ي ة فهذا من النذور التي كانت م ع ر و ف ة عندهم وكانوا يعتكفون أ ن يفهموا معنى أ ن ه ينقطع ويبقى ف ت ر ة يتعبد فيها في مسجد كذلك كانوا يتصدقون من ذلك ما ثبت عن حكيم الحزام رضي الله عنه لما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ش ي ا ء كان يتحنث بها في ا ل ج ا ه ل ي ة يقول من ص د ق ة و ع ث ا ق ة وصله رحم كان يتصدق وكان يعتق وقد اعتق في ا ل ج ا ه ل ي ة م ئ ة ر ق ب ة ويصل رحمه ف ك ا ن يتعبدون ا ل أ ش ك يتعبدون لله فلهذا س أ ل حكيم رضي الله عنه يقول هذه ا ل أ ش ي ا ء التي عملتها في ا ل ج ا ه ل ي ة هل تنفعوني بعد أ ن أ س ل م ت فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ س ل م ت على ما أ س ل ف ت من خير ف ا ل ح ان ل أ ن ه م ا ك ا ن ي ا ء يكون ن ا ك اشياء يكون هناك اشياء يكون ه ا ك اشياء يكون ه ا ك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون ه ا ل اشياء ك و ن ه ا ل اشياء يكون هناك ا ش ا ء يكون هناك اشياء يكون ه ك اشياء يكون هناك ا ي ا ل ي ه ن ا ل ا ي ن ء و ن هناك اشياء يكون هناك اشياء ي ك و هناك اشياء ي ك و ر ة ن ل إ اشياء يكون هناك ش ي و ن هناك اشياء يكون إ ل ي ه إ ن ش ا ء و ت ن س و ن م ا ت ش ر ك و ن ه ن ا ج ا ء ت ا ل ض ر و ر ا ت ن س و ا ا ل ش ر ك و أ خ ل ص و ا لله و ه ذ ا س ب ب ي إ س ل ا م عكرمه رضي الله عنه بن أ ب ي جهل ف إ ن ه لما فتح الله مكه على نبيه صلى الله عليه وسلم فر إ ل ى الحبشه وركب سفينة ف ل م ا ركب ا ل س ف ي ن ة ضربتها ا ل أ م و ا ج فتنادى أ ص ح ا ب ا ل س ف ي ن ة قالوا لا تهلكونا لا تدعو إ ل ا الله في هذه الحال فإن الله لا ينجي فانه إ ن ل ل لا ه ي ج ي ف إ ن لا ينجي من هذا الحال إ ل ا الله ه عكرمه يقول رضي الله ع ن فقلت والله لئن كان لا ينجي من ظلمات البر البحر الا ب ح ر إ ل الله فلا ينجي من ظلمات البر إ ل الا ا ل ه ل الله ا ا تدعو ع معبود ادعو ز ة ولا ل ل ا أي وحده وسلم إن محمد رحيم عهدا يدي يده فأجده اللهم هذه الله عليه يدي يدي الله عنه أن الله لهذه ثم ثم من أسلم قال أنجيتنا برا وفعلا السبينة النجاة لك علي إلى صلى إن إن أن أن كتب أرجع فأضع رجع في رضي الحاصل أ ن ه م كانوا يعبدون الله لم يكونوا بالتعبير الموجود اليوم م ل ا ح د ة ز ن ا ب ق ة لا يؤمنون أ ل ب ت ه ا بالله هذا أ م ر معروف أ ن ه م كانوا ليسوا على هذا الحال كما س ي أ ت ي إ ن شاء الله عند الكلام على توحيد الربوبيه ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله نعم يجعلون بعض المخلوقات وسيأتي ذكر المخلوقات إن شاء الله تعالى من ملائكة ومن أنبياء ومصالحين يجعلونها بعض المخلوقات المخلوقات ملائكة وسيأتي الله وسائط شاء ذكر بينهم وبين الله لماذا ج ع ل ا ل وسائق ل س ب ب ه م السبب ا ل أ و ل أ ن ه م مشركون يقيسون الرب على ملوك الدنيا يقولون إ ن الملك من ملوك الدنيا لا تستطيع الوصول إ ل ي ه م ب ا ش ر ة لا بد أ ن تتعرف على بعض من يقتربون عنده من و ز ر ا ء ه أ و حواشيه أ و أ ص ح ا ب ه أ و جلسائه أ و ندمائه أ و غيرهم فهم يرفعون حاجتك إ ل ى هذا الملك من ملوك الدنيا قالوا فكذلك الله نحن لا نرفع حاجاتنا إ ل ي ه سبحانه وتعالى و إ ن م ا نرفع حاجاتنا من خلال من هم مقربون عنده ك ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين ونحوهم هذا هو السبب ا ل أ و ل السبب الثاني أ ن ه م يقولون هؤلاء الذين اخترناهم ك ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين لهم مقام ولهم د ر ج ة ع ا ل ي ة ونحن نزري على أنفسنا. نحن ز ر على اهل الذنوب واهل م ع ا ف ي فلا ن س أ ل م ب ا ش ر ة و إ ن م ا ن س أ ل من طريقهم وشرك الوسائط هذا من أ ك ث ر الشرك انتشارا من أكثر ما يكون انتشارا. هؤلاء الوسائط من المخلوقات بينهم وليؤمنوا لعلهم من عدم يكون انتشارا وبين عني فإني أكثر سألك أجيب قريب يرفضوا وحذر رأيس هؤلاء الوسائط الله ولهذا قال تعالى وإذا عبابي الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي بي لعلهم تعالى رأيس التحذير دعائه لي بي دعوة فجعل وبين ّ سبحانه وتعالى أ ن الاستكبار عن عبادته من سبل الهلكه وقال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله ا ل ع ب ا د ة في ا ل ا ي ة هنا معناها الدعاء ف أ م ر الله أ ن يدعى ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لم ي س أ ل الله يغضب عليه ل أ ن العبد غايه في الافتقار والرب سبحانه وتعالى هو الغني الحميد و ا ل أ م و ر كلها بيده ف إ ذ ا لم ي س أ ل العبد هذا المحتاج لم ي س أ ل ربه الغني الحميد ر غضب الله سبحانه وتعالى عليه فشرك الوسائط يتناسب مع فهوم أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة الذين يقيسون الرب على خلقه سبحانه وتعالى فيقولون هو مثل ملوك الدنيا لا نصل إ ل ي ه م ب ا ش ر ة ويتناسب مع تعظيمهم ومبالغتهم في المخلوقات ب ر ف ع ه ا إ ل ى مصام الرب سبحانه وتعالى نعم يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده شفاعتهم ذكر رحمه الله تعالى مقصدهم من جعل الوسائط في ا ل أ و ل ذكر أ ن ه م يطلبون التقرب أ ن يقربوهم إ ل ى الله دل على هذا قوله تعالى و ا ل ذ ي ن ا س ت خ د دونه و و ا من أ ل ي ا ما ء ن ع ب د ه م إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إلى الله、هزين. قال ل ا ذو و ب غ ي رحمه الله في التفسير قوله تعالى والذين استخدوا من دونه أولياء ما من نعبدهم يقول في الكلام حدث تقديره يقولون ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله زلفى ا ل م ت أ خ ر و ن من المشركين عندهم نفس المقصد لكنهم يعبرون عنه بالتوسل ويريدون بالتوسل مفهوما خاصا بهم هو عين ما أ ر ا د ه المشركون المتقدمون والعبره يسمون ا ت و س ل بالصالح قلت ما ن ع ب د ه لكننا نتوسل بهم وقال ح د د ل ي ت و س ل بالصالح مش تريد بل قل آ ت ي عند قبره و أ ح ل ق ر أ س ي واكل من ترابه و أ ذ ب ح له و أ د ع و ه أ س ك هذا عين ما ف ع ل المشركين لكن بدلا من أ ن تقول أ ن ا أ ع ب د ه م قلت أ ن ا ت و س ل بهم فقط فتبقى الحقائق وتغييرك ل ل أ ل ف ا ظ لا يغير من ا ل أ م ر شيئا كما ورد أ ن ه ت أ ت ي في هذه ا ل أ م ة أ ن ا س يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فيسمون الخمر م الان مشروبات ا ل ر و ح ي ة ف إ ذ ا رفع إ ل ى القاضي الشرعي من شرب مشروبات ا ل ر و ح ي ة بزعمه يقيم عليه الحد ويفسقه ف إ ذ ا قال أ ن ا لم أ ش ر ب الخمر يقول شربت الخمر ولكن غيرت اسمها فتبقى العبره بالحقيقه اما تغييرك للاسم ف إ ن ه لا يغير من ا ل ح ق ي ق ة شيئا فكونهم يقول نحن نتوسل س ل بالصالحين يقول أشمعنا بالصالحين ف إ ذ ا ذكروا ما ذكرناه يقول هذا عين ما فعله المشركون لكن بدلا من أ ن تقولوا ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن قلتم إ ن ن ا نتوسل بهم فقط والتوسل لفظه لا شك أ ن من التوسل ما هو توسل شرعي مثل التوسل إ ل ى الله عز وجل ب أ س م ا ئ ه وصفاته ومثل التوسل بصالح العمل ربنا إ ن ن ا آ م ن ا ف ا غ ل ذكروا إ ي م ا ن ه م وهو عمل من ا م ا ل ه م ورتبوا عليه الدعاء ب ا ل م غ ف ر ة ومنه حديث ا ل ث ل ا ث ة الذين آ و ا ه م المبيت إ ل ى غار و س أ ل و ا الله بصالح أ ع م ا ل ه م ف أ خ ذ و ا هذه ا ل ك ل م ة التي تحتمل هذه المعاني وسموا شركهم بالتوسل فهذا لا يغير من الحقيقه شيئا اذن قوله رحمه الله يقولون نريد منهم التقرب إ ل ى الله هذا هو المقصد ا ل أ و ل ودلت عليه ا ل آ ي ة والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله زلفى ثم قال رحمه الله مبين المقصد الثاني لهم الثاني ونريد ا ل ش ف ا ع ة عنده ودل على طلب ا ل ش ف ا ع ة قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله في ا ل آ ي ة اللاحظ سمى الله ما فعلوه ب ا ل ع ب ا د ة قال عنهم ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا وقال في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ويعبدون من دون الله ل أ ن هذه ا ل ح ق ي ق ة حقيقه ما ص ن ع و ه و انهم عبدوا غير الله ففي ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى طلبوا التقرب وفي ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة طلبوا ا ل ش ف ا ع ة عبادتهم كما قلنا هي ما ذكرنا الدعاء والذبح و ا ل ن ذ ر ونحوه مما كانوا ي ف ع ل و ن ه م في ا ل ج ا ه ل ي ة ومما قد يطبق عليهم م ت أ خ ر و ن اسم التوسل أ و أ ي اسم آ خ ر إ ذ ا ل ع ب ر ة بالمضمون و ب ا ل ح ق ي ق ة التي ربط بها الحكم الشرعي ف أ م ا مجرد تغيير الاسم ف إ ن ه لا يغير من ا ل ح ق ي ق ة شيئا نعم يقولون نريد منهم إلى الله ونريد عنده مثل وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين التقرب وأناس إلى الله مثل الملائكة منهم عنده من شفاعتهم ذكر رحمه الله بعض أ ص ن ا ف من يتقربون له فذكر من ا ل أ ص ن ا ف ا ل م ل ا ئ ك ة وذكر من اصناف ل أ ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم الصلاه والسلام وذكر أ ي ض ا الصالحين يقول نحن نطلب من هؤلاء فقال مثل ا ل م ل ا ئ ك ة وعيسى عيسى من ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ن ا س من الصالحين و ي أ ت ي ب إ ذ ن الله عز وجل الكلام على هذه الفقره مدلله عليها لاحقا ان شاء الله تعالى、نعم. فبعث الله اليهم محمدا يجدد لهم دين ابراهيم عليه السلام امر محمد صلى الله عليه وسلم ب أ ن يتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ن ي ت ب ع م ل ة إ ب ر ا ه ي م ح ن ي ف ة أ م ر بهذا وهو الذي مثل ما تقدم في الذكر السابق وبين انك تقول في الصباح تتقرب إ ل ى الله أ ص ب ح ن ا على ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م و ك ل م ة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى م ل ة أ ب ي ن ا إ ب ر ا ه ي م فمحمد صلى الله عليه وسلم في جانب التوحيد جد د لهم ما كان عليه إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ن ع فبعث الله اليهم محمدا ً يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم عليه السلام ويخبرهم أَنَّ ه ذ ان التَّقَرُّبَ وَالْاَعْتِقَادَ حق اللَّهِ نعم. حَقِّ مَحْضُ ع م محض حق ا ل ل هذا لأنه العبادة عين ه التقرب الذي ي ت ق ر ب والاعتقاد ن به من غير ل وجل ه ه عز و ذ ا ا ل الذي اعتقدوه في هؤلاء ا ل في محض ع و هو د ي ن م حق الله لأن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 أ و نبيا مثل عيسى وعرفت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إ ل ى إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله وحده كما قال تعالى و أ ن المساجد لله فلا ت د ع و مع الله أ ح د ا الحمد لله رب العالمين ص ل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد ف ن س أ ل الله ب أ س م ا ء وصفاته أ ن يعوض على أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فقيدها شيخ العلامه شيخنا الشيخ عبد الله بن ج ب ر ي ن ر ح م ة الله تعالى عليه و أ ن يجزل له ا ل أ ج ر على ما قدم وما يحدث م ث ل هذه ا ل أ م و ر ينبغي أ ن يقابل بالرضا والتسليم وهي م س أ ل ة أ ج ر ا ه ا الله سبحانه وتعالى على الخلائق ومثل هذه ا ل أ م و ر تدفع ط ل ب ة العلم المتسنين المستمسكين ب ا ل س ن ة إ ل ى أ ه م ي ة لزوم العلم ل أ ن الله سبحانه وتعالى جعل أ ه ل العلم منارا فينبغي الحرص على العلم ل أ ن الناس لا يهلكون إ ل ا إ ذ ا لم يكن لهم رؤوس من العلم كما قال صلى الله عليه وسلم في خبر اتخذ ر هلاك الناس الناس ؤ وقد س الإنسان على أن يتعلم استطاع ا جخالا فأفتوا العلم ما علم على يتعلم فالأمر فيحرث أن ويبدو بغير كما ا السلف ل فإن أ ح ك م لا يدري متى يحتاج د ر ي ي متى لي قد ح ت اليك ج إ لاحقا ولاسيما مع غ ر ب ة الدين و ق ل ة ا ل م س م س ك ي ن ب ا ل س ن ة فيحرص طلبه العلم على أ ن يبذلوا وسعهم حتى يكونوا خلفا لسلفهم أ س ا ل الله ان يعيض ا ل س ن ة ويرفعها ويخبر ا ل ب د ع ة و أ ه ل ه ا نعود إ ل ى ما ذكره ا ل إ م ا م المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كلامه يقول عرفت ع رسول أن الله صلى الله ل يوضح ه س ل قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة الله كما قال تعالى فلا مع الله م ودعاهم كما مع هذا تدعوا و أحد ي رحمه الله سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم لبني م ش ك ي س ب العبادة السبب سبب ه هو صرفهم العبادة لغير الله هذا هو لغير قتال ا ل ب صلى العمي ل ه ل ل ي ه و س ل ب ن العم و ا ل ع ش ي ر ة هو أ ن ه م صرفوا ا ل ع ب ا د ة لغير الله عز وجل هذا هو السبب الحقيقي وهذا كله يؤكد على أ ن أ م ر الربوبيه ليس هو ا أمر... ل أ م ر الذي فيه النقاش النقاش ليس في أ م ر ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن ه م مقرون ب ا ل ر ب و ب ي ة و إ ن م ا السبب في قتالهم هو هذا الشرك الذي كانوا ي ت ح ل ي ن به في أ م ر ا ل ع ب ا د ة ثم ذكر قوله تعالى فلا تدعو مع الله أ ح د ا وهي جزء من قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا المساجد ذكر بعض المفسرين من المفسرين من يقول ان المساجد ا ل م ع ر و ف ة ومنهم من يقول ان المساجد هي مواضع السجود فيكون المعنى لا تسجدوا لله فتكون الآية دليلا على عدم لا تسجدوا لغير الله فتكون فيها تسجدوا تأملت هذه الآيات التي السجود منع الآية دليلا لا الله الآية دالة السجود الله إذا على لغير على لغير عدم هذه التحذير من الشرك تجد فيها التعميم فلا تدعو مع الله أ ح د ا كما أ ن الله تعالى قال ولم يكن له كفوا أ ح د ن ك ر ة في السياق النهي في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى وفي س و ر ة يقله و الله احد ن ك ر ة في السياق النفي فتعم تفيد العموم لا تدعو مع الله أ ح د ا أ ي ا كان لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا جنا ولا إ ن س ا ولا أ ي ا كان فهذا من دلائل عدم جواز صرف ا ل ع ب ا د ة لغير الله عز و جل و هي أ ي ض ا التعبير بالدعاء كما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى التعبير عن ا ل ع ب ا د ة بالدعاء ل أ ن ذلك أ ع ظ م ا ل ع ب ا د ة كما س ي أ ت ي ذكر بعد ذلك قوله تعالى له د ع و ة الحق قوله تعالى له د ع و ة الحق أ و ر د ه ا المصنف رحمه الله تعالى و جاء تفسيرها عن علي رضي الله عنه أ ن المراد ب د ع و ة الحق التوحيد وجاء عن ابن عباس وعن ق ت ا د ة أ ن د ع و ة الحق المراد بها لا إ ل ه إ ل ا الله فلهذا استدل رحمه الله تعالى ب ا ل آ ي ة في هذا الموطن أ ن الدعاء لا يكون إ ل ا لله فلله د ع و ة الحق لا يدعى إ ل ا الله وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد وهو وتحققت رسول وسلم إله الله الله الله الله عليه معنى كما إن أن صلى لا إلا شاء سيأتي ليكون الدعاء كله لله. بدا رحمه الله تعالى بالدعاء قال ليكون الدعاء كله لله مع نفسياته أن, ان شاء الله تعالى ايضا ليكون الذبح لله, لله ولتكون جميع العبادات لله فبدا بالدعاء لعظم امر الدعاء قال صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العباده هذا مثل ما تقدم كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فكان الدعاء لعظم شانه كان هو العباده ل ه ذ ا جاء عن انس رضي الله عنه انه قيل له الدعاء نصف ا ل ع ب ا د ة قال و ا ل ع ب ا د ة كلها رضي الله عنه فالدعاء ش أ ن ه عظيم ل أ ن الداعي لا يرفع حاجته إ ل ى المدعو في ا ل أ م و ر التي لا يقدر عليها إ ل ا إ ذ ا كان ذلك مبنيا على اعتقاد النفع والضر ف إ ذ ا جاء عند قبر و ج ث ى عند صاحبه وقال يا سيدي وفعلته م ا ل ق ب ي ح ة يزيل العمام على ر أ س ه يعني يكشف ك أ ن في عمره وحج ا ل إ ن س ا ن في العمره والحج يلقي عن ر أ س ه العمام او غيرها ولا يلبس مثلا ا ل ط ا ق ي ة و ا ل ق ل ن س و ولا غيرها كل هذا من باب التواضع واظهار الضعف ف ي أ ت و ن هكذا عند أ ص ح ا ب ا ل ق ب و ل ويقول يا سيدي اشفي مريضي ن س أ ل الله العافيه والسلام ثم يقال هذا ليس بشرك إ ذ ا ما هو الشرك شفاء المريض كما قال إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ذ ا م ر ض فهو يشكي سبحانه ويطلب ح ا ج ة لا يقدر عليها إ ل ا الله رب العالمين لا شك أ ن ه بهذا قد أ ش ر ك ب د أ رحمه الله ا ل ش ر ك بالدعاء كما قلنا ل أ ن الدعاء عظيم ا ل ش أ ن في ا ل ع ب ا د ة ولهذا جاء في ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت ك ث ي ر ة أ ط ل ق فيها على الدعاء أ ط ل ق عليها اسم ا ل ع ب ا د ة كما قال الله عز وجل عن إ ب ر ا ه ي م وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون ألا عسى بدعاء الله من ربي ربي ش قال ي تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون ف أ ط ل ق على الدعاء ا ل ع ب ا د ة وكبر ذ ل لعظم قدره في ا ل ع ب ا د ة ف ب د أ به رحمه الله تعالى أ ي ض ا ب د أ به ل أ ن ه أ ك ث ر أ ن و ا ع الشرك انتشارا أ ك ث ر ما يكون انتشارا من أ ن و ا ع الشرك هو الدعاء ل أ ن ه لا يحتاج من الداعي إ ل ا إ ل ى مجرد النطق بخلاف مثلا الذبح إ ذ ا أ ر ا د أ ن يذبح لا بد أ ن يكون لديه مال و أ ن يتجه ب ا ل ذ ب ي ح ة إ ل ى الموضع الذي يريد ذبحها أ ص ح ا ب القبور ونحوهم فيقل الذبح ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الدعاء وهكذا النذور وغيرها اما الدعاء فهو فقط مجرد تحريك الشفتين ف إ ذ ا حرك شفتيه صار داعيه يقول الشيخ حمد بن عمر ر ح م ة الله تعالى عليه م ن ع م ة ا ل د ع و ة المشاهير كلاما معناه انه لم يرد لا نعلم في النصوص شيئا ورد التحذير والوعيد على صرفه لغير الله مثلما ورد في الدعاء دعاء غير الله عز وجل أ ك ث ر ما يكون في النهي عن ه في النصوص نهي عنه في النصوص ن ه ي شديدا وعظم الله عز وجل من ش أ ن ه وهو كثير جدا النهي عن دعاء غير الله تعالى ف ب د أ به رحمه الله تعالى لما ذكرنا من عظم ش أ ن الدعاء و ك ث ر ة انتشاره في العابدين لغير الله تعالى نعم و النذر كله لله النذر أن يلزم ل ل م ا ك في النذر ف الشرع أ ن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه ب أ ص ل الشرع تكون هناك س ن ة من السنن مثل صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر فيقول لله علي أ ن أ ص و م ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر صيام ث ل ا ث ة ايام ل أ ا ل آ ن صار واجبا أ و ج ب ه على نفس هذا ه معنى النذر إ ن ز ا م المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه لاصل الشرع او أ ن ينذر لله عز وجل أ ن يعتكف ليله في المسجد فالاعتكاف ليس واجبا لكن ا ل آ ن صار واجبا هذا معنى النذر كيف يصرفون النذور لغير الله تعالى يصرفون النذور لغير يعتقدون يسمعون أصحاب النذور القبور لأنهم أن الله تعالى لأنهم يعتقدون أن أصحاب هذه ولديهم تصريف ف ي أ ت ي أ ح د ه م ويقول يا شيخ فلان أ و يا سيدي فلان إ ن رددت علي غائبي أ و إ ن ربحت تجارتي فلك علي أ ن أ ض ي ع الموضع بالشموع أ و بالكهرباء ل ي ج م وضع القبر ولهذا تجدها م ض ا ء ة دائما ويقفون عليها ا ل أ و ق ا ت عياذا بالله فهذا مما كانوا يفعلونه فالمصنف رحمه الله يؤكد هنا على أ ن يكون الدعاء كله لله وعلى أ ن يكون ا ل ن ذ ر لله نعم و الذبح كله لله نعم الذبح أ ي الذبح الذي هو ذبح ا ل ع ب ا د ة وذبح ا ل ع ب ا د ة كثير منه ا ل أ ض ا ح ي ذ ب ح المشروع منه ا ل ع ق ي ق ة منه الهدايا في الحج وهكذا اهداء ل الى البيت حتى في غير حج ولا ع م ر ة كل هذه من أ ن و ا ع الذبح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ر أ ي ت بعضهم انتقد الشيخ ا ل ع ل ا م ة محمد بن عبد ا ل و ه ب رحمه الله يقول كيف يقول الذبح الذبح أ ن و ا ع وتفصيل أ ن و ا ع منهما ومن الحد ا ل ق ه ا ل ع ج ي ب ه اذا ن ت ق د قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله معلوم من المقصود الذبح الذي هو على خلاف الذبح المعتاد لكن اذا قال ا ل إ ن س ا ن أ ن ا س أ ذ ب ح للضيف ايقصد أ ن ه يتقرب ل ل ب ي ت أ و يقول انتهى اللحم من بيتي س أ ذ ب ح هذا الخروف أ و هذا العجل أ و هذا البعير هل معنى ذلك أ ن يذبح يتقرب إ ل ى أ ط ف ا ل ه معلوم أ ن المقصود هنا الذبح الذي يتقرب به ا ل ذ ب ح لغير الله وهذا معروف من سياق كلامه يقول ان يتكون العبادات كلها لله وكلامه هو في أ م و ر ا ل ع ب ا د ة أ م ا ا ل أ م و ر ا ل ع ا د ي ة ا ل م ع ت ا د ة لا شك أ ن ه ا ليست مرادكم وهكذا حدلقت بعضهم بقوله الدعاء و أ ن و ا ع منه دعاء يجوز ك أ ن تدعو اخاه ل أ ن ي أ ت ي لك بالماء م ح ا و ل ة تلمس ا ل ع ذ ر ا ت فقط م ع ل و م أ ن هذا ليس من أ م و ر ا ل ع ب ا د ة أ ن تقول يا فلان هات ماء يا فلان أ ح ض ر كذا هذا يسمى دعاء في ا ل ل غ ة لكن هل هو دعاء عباده ة العبادة لكن محاولة الرجل الدعاء العذرات لكن تلمس يتحدث في عن و ي في الحقيقة يقال في هذا النصوص توصل إلى أن يقال هذا في النصوص فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله معلوم المقصود ذبح لغير الله على أ ح و ا ل إ م ا ب أ ن يذبح متقربا إ ل ي ه أ و أ ن يذبح باسمه ك أ ن يقول باسم المسيح باسم علي باسم السيد البدوي حتى لو كان في ا ل أ ض ح ي ة فتكون مما أ ه ل به لغير الله فالذبح لغير الله إ م ا أ ن يكون بالتقرب إ ل ى غير الله ب أ ن يذبح يقول أ ذ ب ح و ا هذه إ ل ى صاحب هذا القبر ليرد لي غائبي فيكون قد قصده و إ م ا أ ن ي أ ت ي ب ا ل ذ ب ي ح ة فيسمي عليها غير الله فيقول باسم علي باسم الحسين باسم الشيخ ع ب د ا ل ق ا د ر الجيلاني باسم, عبد باسم السيد البدوي حتى ولو كانت في ف ت ر ة ا ل ا ض ح ي ة أ و ع ق ي ق ة هنا صارت مما أ ه ل به لغير الله الإهلال اصل ل ل ل إ ه ا أ ا ل إ ه ل ا ل معناه رفع الصوت ومنه قيل الهلال لأنهم إذا رأوه إذا أ ه ل رفعوا أ ص و ا ت ه م فسمي اهلالا ثم انتقل إ ل ى الذبح فكانوا يرفعون كما أ ن ك انت إ ذ ا أ ر د ت أ ن تذبح ل ا تقول باسم الله والله اكبر فترفع صوتك بالتسميه هنا فمعنى ا ل إ ه ل ا ل هو هذا ف إ ذ ا اهل بها لغير الله عز وجل بذكر اسم غير الله أ و ب أ ن قصد بها غير الله ه ذ ا من الشرك الذي لا ريب فيه وتكون في هذه ا ل ح ا ل ة لا يحل ا ل أ ك ل منها فمراده أ ن الذبح يكون لله عز وجل وقد عظم الله من ش أ ن الذبح حتى قرنه سبحانه وتعالى ب ا ل ص ل ا ة وهي أ ع ظ م ش ع ا ر ا ل إ س ل ا م ا ل ظ ا ه ر ة وهي أ ج ل ما في ا ل إ س ل ا م بعد التوحيد قرنها الله عز... قرن الله الذبح بها في قوله تعالى فصل لربك وانحر وفي قوله تبارك وتعالى قل إ ن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال أ ه ل العلم قرن الاستغاثه ب ب ح ل ل يدل على الزبح لأن الصلاة عظمها من الدين أمر مفروغ منه فلما قرنت بالزبح دل على الزبح الذي قرنت به فالحاصل أن هذا كله يدل على ما أراد المصنف رحمه الله تعالى من جعل الزبح لله ل ص ا عظمها هذا ما أراد ا ا ة شريك وحده دون عظم عظم من أمر مفروغ منه رحمه من شأن أن قرنت قرنت به و اصلها لله الاستغاثة أ طلب الغوث ان يطلب من غيره أ ن يغيث ومعلوم أ ن المقصود ا ل ا س ت غ ا ث ة فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله سواء كانت في أ م و ر في الدنيا أ و كانت في أ م و ر في ا ل آ خ ر ة ولهذا قال الاستغاثه كلها قد تكون في أ م و ر الدنيا ك أ ن تغرق ا ل س ف ي ن ة س ف ي ن ة تغرق وتتحطم في أ ث ن ا ء البحر وليس حولك من ينجدك ف ا ل ا س ت غ ا ث ة هنا لا تكون إ ل ا بالله لكن لو استغاث برجل في المشرق قال يا فلان ا ش ر ك الاكبر ل أ ن ه استغاث بغير حاضر وغير قادر ل أ ن ه اذا كان غائبا فلا يكون حاضرا وهكذا واستغاثته في أ م و ر ا ل آ خ ر ة كما قال صاحب ا ل ب ر د ة البوصيري حين يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ل ي أ خ ذ بيده يوم القيامه في م ح ش ر فلا تكون الاستغاثه في مثل هذه ا ل أ م و ر إ ل ا بالله وحده لا شريك له اما الاستغاثه ا ل م ع ت ا د ة التي قال الله عز وجل عن صاحب موسى فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه فهذه ا س ت غ ا ث ة ع ا د ي ة ك أ ن تطلب من أ ح د أ ن يغيثك لو غرق أ ح د أ و احترق المنزل تقول يا فلان أ غ ث ن ي أ ن ا أ غ ر ق أ و تقول يا فلان أ ع ن ي على إ ط ف ا ء الحريق هذا ليس داخل نطاق الكلام أ ص ل ا ل أ ن هذه ليست من ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا الكلام عن ا ل ا س غ ا ث ة ا ل ع ب ا د ي ة و ا ل د ب ح العبادي فالكلام هنا مقيد بما يتعلق به ولهذا فصل الشيخ رحمه الله و غ ي ر من أمة د ع و ه أ ن و ا ع ا ل ا س ت غ ا ث ة وبينوا ان ا ل ا س ت غ ا ث ة ا ل ج ا ئ ز ة وهكذا الاستعانه ا ل ج ا ئ ز ة وهكذا الدعاء الجائز ما يكون متوفرا فيه الشروط ا ل ث ل ا ث ة أ ن يكون بحي حاضر قادر ف إ ن كانت بميت سقط الشرط ا ل أ و ل والثاني والثالث ل أ ن ه لا يكون حيا ولا حاضرا ولا قادرا و إ ن كانت بحي غير حاضر ايضا فهي ا س ت غ ا ث ة غير ج ا ئ ز ة ل أ ن ه ا ا س ت غ ا ث ة بمن لا يعلم ا غ ي ب ولا يستطيع أ ن يطلع عليه ما يستطيع أ ن يطلع على ما أ ن ت فيه حتى يغيثك وهكذا لو استغاث بحي حاضر غير قادر ك أ ن يستغاث بطفل رضيع هذا نوع من العبث والاستهزاء ل أ ن ه معلوم أ ن ه لن يستطيع أ ن يفعل شيئا لكن يخشى ما و ظ ن ه العامه في بعض البلاد أ ن فيه سرا كما يقولون ان فيه ق د ر ة على أ ن ينجي وعلى أ ن يغيث و إ ن كان في طفولته ولهذا قال أ ه ل العلم لا بد من توفر الشرور ا ل ث ل ا ث ة معا ف إ ذ ا استغاث بحي حاضر قادر فهذا شك, شك معتاد وجائز وليس محلا للنقاش كما يستغيث المجاهدون بعضهم ببعض كأن يكسر العدو في فيطلب أهل في فيطلب العدو جهة الجناح ا ل أ ي م ن مثلا من أ ه ل الجناح ا ل أ ي س ر أ و من مدينه الخلف ا ل م ق د م ة ان يغيثهم الامر معروف فالكلام ع ل ى ا ل ا س ت غ ا ث ة التي هي نوع من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي لا تصرف إ ل ا لله كلها لا تكون إ ل ا لله تعالى نعم وجميع أ ن و ا ع العبادات نعم كلها لله بعدها يعني الذي سبق كان نوعا من ا ل ت خ ص ي ص لكثره ما يكون فيه من الشرك ثم أ ج م ل ا ل ع ب ا ر ة رحمه الله ف ق ا ل وجميع أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ا ت كلها لا تكون إ ل ا لله وسواء قسمت العبادات إ ل ى م ا ل ي ة و ب د ن ي ة او إ ل ى ظ ا ه ر ة وباطنه او إ وباطن ل ى ا ع ت ق ا د ي ة و ق و ل ي ة وعمليه اذا كانت ل إ ط ل ا ق الشرع ي ع ب ا د ة ف إ ن ه ا لا تكون إ ل ا لله تعالى وعرضت بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب شفاعتهم إقرارهم أن الإسلام إلى قصدهم الملائكة الله يدخلهم لم بذلك في هو الذي أ ح ل دماءهم و أ م و ا ل ه م نعم هذا كل ه ت أ ك ي د على ما تقدم لهذا ما نشرحه الشيء الذي يكون ت ق د م لا نعيد شرحه م ر ة أ خ ر ى كل ما ذكر من ق ض ي ة إ ق ر ا ر القوم بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة و أ ن هذا هو السبب في, في استحلال دماءهم و أ م و ا ل ه م هذا كله مما تقدم نعم عرفت حينئذ أ ن التوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل و أ ب ى عن ا ل إ ق ر ا ر به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك معنى ل الذي إ ه الله نعم هنا قوله عرفته ه إلا الثانية ا جواب الشرط ق قال ق و الأول الأول جواب ل فعل الشرط الشرط إذا إذا ذاك حينئذ هذا عرفت عرفت عرفت عرفت ت ثم ما دعت م من إقدارهم دماءهم وأموالهم وأن بالتوحيد الذي أباح ا شركهم هو ل في ب ا د ة ع ر ف عند ذلك ذ و ه اليه جواب ا ش ر عرفت ط عند ت ذلك ل ا و ح د دعت الذي ل ي إ الرسل وهذا التوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل هو معنى قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن هذه ا ل ك ل م ة لا شك أ ن ه ا ك ل م ة ع ظ ي م ة ولها مدلول ومفهوم محدد وواضح ف الشرع هذه ا ل ك ل م ة بينت ّ النصوص معناها لم تترك النصوص هذه ا ل ك ل م ة ل أ ه و ا ء الناس و ل غ ن و ن ه م ولهذا جاء تفسيرها في ا ل ق ر آ ن نفسه ب أ ك ث ر من موطن يقول الله تعالى فمن يكفر ويؤمن بالله فقد نفيا ويؤمن استمسك ستضمن يبين أنها هي بالعروة العروة بالطاغوت بالله وإثباتا الوثقة الوثقة لا إله إلا الله يبين تعالى إله فمن يكفر بالطاغوت هذا النحي ويؤمن بالله هذا الاثبات الذي يتحقق له هذا يكون قد استمسك بالعروه الوثقى والطاغوت في هذا الموطن كما بين المفسرون المراد به ما عبد من دون الله من الاوثان والانذار فمن كفر بما عبد من دون الله ايا كان المعبود وامن بالله وحده ايمان الموحد فهو الذي قد استمسك بالعروه الوثقى وهذا معنى قول الله عز وجل أ ي ض ا ذكر الله الركنين هذين في قوله تعالى و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه وقومه إ ن ن ي براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني فقوله براء مما تعبدون هذا ركن النفي لا إ ل ه وقوله إ ل ا الذي فطرني هذا ركن الاثبات إ ل ا الذي فطرني إ ل ا الله وقولنا لا إ ل ه إ ل ا الله لا هذه هي النافيه للجنس و ك ل م ة إ ل ه اسم لا منصوب و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة أ ي ن خبرها ل أ ن لا لها اسم ولها خبر خبرها مقدر لقولك حق لا إ ل ه حق إ ل ا الله إ لا معبود حق إ ل ا الله وهذا التقدير قد دل عليه ا ل ق ر آ ن في موطنين الموطن ا ل أ و ل في س و ر ة الحج ب ق و ل ه تعالى ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل قوله تعالى و أ ن ما يدعون مثل ما تقدم معناه في هذا الموطن أي وأن م ايها ع على العبادة الدعاء ب بأن د و ن أطلق ذلك ل ل ا هو ل ح ق وأن م الموطن يدعون دونه من ا ب ا هذا ا ط ل ل الثاني في س و ر ة لقمان فهذان الموطنان يبينان ا ل م ح د و ف ه ا ل م ق د ر ة في قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله أ م ا من قدرها والعياذ بالله ب ك ل م ة موجود بمعنى أ ن ه لا يوجد إ ل ا الله فهذا ما أهل مذهب أ ه ل وحده الوجود موجود إ ل ا الله ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة والسلامه وبه تعلم أ ن التقدير الصحيح قد دل عليه ا ل ق ر آ ن ذلك لا إ ل ه إ ل ا الله اي لا إ ل ه حق ومعنى الاله المعبود من أ ل ه ي أ ل ه إ ل ه ة بمعنى عبد يعبد ع ب ا د ة لا إ ل ه حق إ ل ا الله يعني لا معبود حق إ ل ا الله وحده لا شريك له وهذا التقدير يعني أ ن م ا عبد على نوعين النوع ا ل أ و ل معبود بالحق وهو الله وحده لا شريك له والثاني ما عبد بالباطل وهو كل ما سوى الله كل ما سوى الله مما عبد من المخلوقات ا ل ع ل و ي ة أ و ا ل أ ر ض ي ة أ ي ا كان ف إ ن عبادته ع ب ا د ة بالباطل وهذا هو معنى لا إ ل ه إ ل ا الله نعم وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ن ا ل إ ل ه عندهم هو الذي يقصد ل أ ج ل هذه ا ل أ م و ر سواء, كان ملكاً, سواء كان ملكا او نبيا أ و وليا أ و ش ج ر ة أ و قبرا أ و جنيا نعم هذا هو المعروف ا ل إ ل ه الذي يقصد بهذه العبادات هذا معنى ا ل إ ل ه المعبود سواء كان هذا المعبود مثلما تقدم عبدوه من ا ل م ل ا ئ ك ة أ و عبدوه من الجن أ و عبدوه من الصالحين أ و من ا ل أ ن ب ي ا ء كل هذا تقدم أ ن المعبودات م ت ف ا و ت ة ف ا ل إ ل ه عندهم معناه الذي يقصد ل ه ذ ب ا ل ع ب ا د ة ويتقرب إ ل ي ه ل أ ج ل هذه ا ل أ م و ر نعم لا ي ر ي د و ا أ ن ا ل إ ل ه هو الخالق الرازق المدبر ف إ ن ه م يعلمون أ ن ذلك لله وحده فما قدمت لك、نعم. لا كلمة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى ليقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي لا خالق إ ل ا الله لاقروا بها بدليل ا ل ق ر آ ن ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض كلها يجيبون على بجواب واحد ليقولن ا الله فدل على أ ن ا ل إ ل ه هنا لو كان معناه الخالق لاقروا ب ه فالذين فسروا ا ل إ ل ه ل أ ن المراد ب ا ل إ ل ه في ك ل م ة التوحيد الخالق او القادر على الاختراع كما يقوله أ ه ل الكلام من ا ل م ع ت ز ل ة و أ ض ر ا ب ه م ومن ت أ ث ر بهم لو كان معناها القادر على الاختراع لما رفض المشركون هذه ا ل ك ل م ة ل أ ن ه م يقرون أ ن الله تعالى هو الخالق ولهذا عدم التفسير الصحيح ل ك ل م ة التوحيد يترتب عليه إ ش ك ا ل ا ت ك ث ي ر ة ف إ ذ ا فسرت ل أ ن معناها لا خالق إ ل ا الله ترتب إ ش ك ا ل إ ذ ا كان م ع ن ا ه لا خالق إ ل ا الله فكيف يقول المشركون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن و أُنَّ الله يجيبون بالجواب الصحيح على لا إ ل ه إ ل ا الله ثم لا يقبل منه من من فدل على ان الاله وع ليس معناه الخالق او القادر على الصراع كما يقوله من, يقوله من المتكلمين الذين لم يعرفوا حق هذه الكلمه ولهذا مضت ا ل آ ي ا ت موسعة التي فيها البدء بقوله تعالى وانما ه يطرون ل ل الخالق ه مما يعنون ؤ ك لك د الإله في هذا الموطن ليس أن هذا في م ا بلا ليس معناه الخالق فلا إله هنا أي لا ه إله ب ليس ريض أي م ع د إلا الله ولأجل هذا ولأجل ردها كما سيئت إن شاء الله نعم. وإنما نعم يعنون ب ا ل إ ل ه ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد نعم المشركون يطلقون على من يعبدونه ا ل ف ا ض ا ومن أ ش ه ر ه ا و أ ظ ه ر ه ا لفظ السيد ولهذا يطلق و ن مثلا على البدوي في ا ن ص ر لفظ السيد بعض الناس قال لماذا قال الشيخ السيد ك ل م ة السيد السيد في ا ل ل غ ة معناه كذا ومن السؤده م ص ن ف رحمه الله يتكلم عن واقع الناس قديما و إ ل ى اليوم وهم ي ط ل ق و ن على من يسمونهم ا ل س ا د ة الذين يصرفون لهم أ ن و ا ع من ا ل ع ب ا د ة وهذا أ م ر مفروغ م ن ه نعم قد ي ط ل ق و ن السيد بلا شك ب ا ل إ ط ل ا ق اللغوي لكن الكلام هنا على عباد القبور الذين إ ذ ا ذهب الواحد منهم ي ت ق ر ب إ ل ى صاحب القبر قال ذهبته الى السيد ماذا يفعل عنده يفعل عنده نفس ما كان يفعله المشركون في السابق ماذا يعتقد فيه يقول السيد يعلم الغيب السيد يسمع ا ل إ ن س ا ن حتى لو كان نائيا عنه السيد يملك الضر والنفع السيد عنده جاه ومكانه عند الله عز وجل بحيث كما قال بعضهم إ ذ ا أ ن ا مت فليس بيني وبينكم إ ل ا ج ر ا ع ا ف إ ذ ا طلبتم ح ا ج ة فاتوا ما يفصلكم عني إ ل ا مقدار هذا القبر يعني يطلب منهم أ ن يعبدوه لاحقا فيقول هذا السيد أ ت ي ن ا إ ل ى السيد ذهبنا إ ل ى السيد فهذا بلا شك في المراه يقول إ ن المشركين لا يسمون م ع ب و ل ا ت ه م بالرب لكن يصرفون لهم نفس ما يصرف للرب سبحانه وتعالى ويطلقون عليهم لفظ السيد و ا ل س ا د ة كما ي ط ر ق على البدوي مثلا ثم إ ن ه م يحجون قبره حجا ويطوفون به وينذرون له ويذبحون عنده ويهتفون باسمه ويدعونهم من دون الله فهذا ل ل ا شك وهذا أ م ر شائع وكثير ومشتهر عندهم إ ط ل ا ق ك ل م ة السيد على من يعبد من دون الله تعالى نعم ف أ ت ا ه م النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إ ل ى ك ل م ة التوحيد وهي لا إ ل ه إ ل ا الله والمراد من هذه ا ل ك ل م ة معناها لا مجرد لفظها نعم النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ه م ب ك ل م ة التوحيد وطلب منهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه ا ل ك ل م ة ولم يرد عليه الصلاه والسلام أ ن يتلفظوا بها فقط دون أ ن يعملوا بموجبها ولهذا كما سياتي ردوها رد الجاحد ي بعد العلم بها لا شك أ ن ه م لا يريدون هذه ا ل ك ل م ة لا ب أ ل ف ا ظ ه ا كما س ي ا ت إ ن شاء الله تعالى ولا, ولا, ولا يطرون ر ب و ولا ن ي معناها فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ه م ودعاهم إ ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله ولم يرد أ ن يتلفظوا بها فقط وانما أ ر ا د أ ن ي ت ل ف و ا بها ويمتثلوها واقعا واقعا تعيش به الدول والبيوت ت ع ي ش به والاقتصاد ت ع ي ش به أمور الاقتصاد والاجتماع و ا ل س ي ا س ة وكل شيء لا إ ل ه الا الله أ ع ظ م بكثير مما يظن بعض الناس لا إله إلا الله تعني أن العبد يخضع لرب العالمين سبحانه وتعالى بحيث إليه سبحانه وتعالى في عبادته وكل سبحانه سبحانه عبادته تعني يتقرب يخضع أن بحيث في أمر الأمور ا ل آ ت ي ة من رب العالمين يتلقاها تلقي العبد من الرب فيقيم كل, فيقيم كل, فيقيم كل اموره على هذا ا ل أ س ا س وبذلك تكون ا ل ع ب ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة ولما كانوا لا يريدون أ ن تذهب زعاماتهم ا ل ب ا ط ل ة ولا يريدون أ ن يتركوا معبوداتهم رفضوا هذه ا ل ك ل م ة كما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د هذه ا ل ك ل م ة بلفظها وبمعناها نعم والكفار الجهال يعلمون أ ن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ك ل م ة هو إ ف ر ا د الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله و ا ل ب ر ا ء ة منه ف إ ن ه لما قال لهم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب نعم أن نصنفه هنا أمر دل عليه أمرا الكفار قرر القرآن دل يجعل وأن ح ي ن ردوا ك ل م ة التوحيد ردوها رد العارف بمعناها الذي جحدها بعد أ ن عرف لا رد الجاهل المسكين الذي رد ه و لا يعرف ل أ ن ه م لو كانوا جهالا لالمتهم الرسل حتى يعلموا لكنهم ردوها رد المنابذ لها المستكبر عنها وقد دل على هذا ا ل ق ر آ ن في أ ك ث ر من موطن تقدمت بعض ا ل آ ي ا ت ولا ب أ س من اعادتها م ر ة أ خ ر ى ب إ ن ج ا ز الدليل على أ ن الكفار يعرفون معنى لا إ ل ه إ ل ا الله ما أ و ر د المصنف هنا رحمه الله تعالى سبب نزول هذه ا ل آ ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه قومه إ ل ى عمه أ ب ي طالب وقال و ان إ ابن أ خ ي ك يشتم الهتنا ويسفر احلامنا إ ل ى آ خ ر كلامهم ف س ت د ع ا ه أ ب و طالب عمه وقال ي َ ب ْ ن َ اخي ِ ما َ بال َُ قومك ََْ يشتكونك ََُْ قال صلوات الله وسلامه عليه وقد امتلا المجلس بهم وبقي موضع قريب من ابي طالب فخشي عدو الله ابو جهل ان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيكون لقربه من ابي طالب شيء من الرقه عليه فجلس عدو الله فيه حتى يسد على النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ت ل ن ب ي صلى الله ع ل ه وسلم واذا بالمجلس قد امتلا فقال يا ابن اخي ما بال قومك يشتكونك ق ا ل يا عم إ ن ي اريدهم على ك ل م ة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم ا ل ج ز ي ة فقالوا ك ل م ة و ا ح د ة لنعطينتها و أ ب ي ك و أ ش ر كلمات ل ا ما بينه وبين كل ك ل م ة نطلقها ونصلح يصلحان معك سنعطيك هذه ا ل ك ل م ة ونزيدك عشرا قال ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله فقاموا ينفضون ثيابهم ن ف س الثوب يدل على الغضب غضابا وقالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا هذا معنى لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ه ا ستلغى جميع ا ل آ ل ه ة ا ل ش ي ك و ن إ ل ه واحدا أ ل ي س هذا دالا على علمهم بل يدل على أ ن ه م يعلمون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله تعني أ ن تدمر جميع المعبودات وتصرف ا ل ع ب ا د ة لله يعني ق ا ل و ا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا وهكذا قول الله تعالى إ ن ه م كانوا إ ذ ا قيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون ويقولون أ ئ ن ا لتاركو الهتنا بشاعر مجنون ففهموا من لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ه لا بد معها من ترك ا ل آ ل ه ة لا بد أ ن تترك ا ل آ ل ه ة ا ل م ع ب و د ة من دون الله وهذا فهم وهذه م ق و ل ة فاهم للمعنى لا الذي جهل المعنى وهكذا ما قدمنا من ما ذكر الله عز وجل عن قوم هود قال تعالى و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم ع ب د و ا الله ما لكم من اله غيره لما ردوا عليه قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟, اباؤنا اليس ن العبادة أ هذا كلام من يعلم معنى لا إ ل ه إ ل ا الله هذا معنى لا إ ل ه الا الله ان يعبد الله وحده و أ ن يترك ما يعبد من دونه و أ ن يكفر به ويبرا إ ل ى الله منه كما قال إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك ف ر ن ا بكم وبدا بيننا وبينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء أ ب د ا حتى تؤمنوا بالله وحده و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م لابيه وقومه إ ن ن ي براء براء مما تعبدون فيبرا ء الى الله ويكفر بما عبد من دون الله, كما قال تعالى فمن يكفر من دون الله ويترك ما عبد كما قال قوم هود ونذر ا ي م ن ت ه كما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فلا شك أنهم يعرفون معنى الكلمه ة لا ريب أ ن م ي ع ر ف ولهذا ن معنى ا ك ل ل م ة و قالوا ما قالوا في هذه ا ل م ة ف إ ذ ا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب مما يدعي الإسلام وهو لا يعرف عرفه الكفار تفسير الكفرة التلفظ أن أن ممن من يظن جهال جهال وهو هذه هو الإسلام لا الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك بل ذلك ب ح ر و ف ه ا من غير ا ا ع ت ق د القلب ل ش ي ء من المعاني والحادق منهم معناها يظن أن والحاذق لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ا ل أ م ر إ ل ا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أ ع ل م منه بمعنى لا إله إ ل اله ا ل نكر رحمه الا ل الجاهلين لكلمة التوحيد على نوعين منهم يظن أن كلمة التوحيد المقصود يتلصر كلمة بركة لا إله إلا الله والذات قد يرددونها عدة مرات أو يرددون الله الله ى أن أن أن أو نوعين من يظن منها يرددونها يرددون بحروفها مرات بركة عدة قد فقط الله, الله أ و هو, هو هو هذا ل ي ع ر ف و ن ه ثم يقول و لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله يكررونها يظنون المقصود ا ل ت ل ف ت ب ا ل ف ر و ف لكنه لا يعرف المعنى ولا يعتقده وفي الوقت نفسه يعمل بخلاف هذا المعنى هذا هو القسم ا ل أ و ل القسم الثاني منهم الحاذق الحاذق ا ل ف ا ه ل منهم يظن ان المعنى لا إ ل ه إ ل ا الله اي لا خالق ولا رازق إ ل ا الله ه وهذا تقدم أ ن هو كلام المتكلمين من ا ل م ع ت ز ل ة ومن مشى على نهجهم من ا ل أ ش ع ر ي ة ونحوهم فيقول لا إ ل ه إ ل ا الله معناها لا خالق إ ل ا الله و ا ل إ ن س ا ن يتعجب سبحان الله ك أ ن هؤلاء ي ق ر أ و ن ا ل ق ر آ ن إ ذ ا كان معنى لا إ ل ه إ ل ا الله والقوم هو لا خالق إ ل ا الله ولا رازق إ ل ا الله والله تعالى يقول وَلَا إن سَأَلْتَهُمْ إِنْ فكيف كانوا ينظرون الى الكفار الرازي على أ ن ه من كبار المتكلمين على أ ن في تفسيره من ا ل أ غ ل ا ط شيء عظيم جدا لا يدركه إ ل ا من عرف ع ق ي د ة الرجل ولهذا لا ينصح به إ ل ا لمن كان يعرفه لما أ ت ى إ ل ى هذا الموطن لم يتمكن لم يتمكن إ ل ا أ ن ي ن ف ق د هذا التفسير عند قوله تعالى و إ ل ه ك م إ ل ه واحد قال في هذا الموطن لا يمكن أ ن نقول إ ن الاله معناها القادر الاختراع كما يقول ا م ت ك ل م و ن ل أ ن ا ل آ ي ة يكون معناها وقادركم قادر واحد ي ق ومعلوم ل و أ ن ه ركيك شكون معنى ا ل آ ي ة و إ ل ه ك م إ ل ه واحد وقادركم قادر واحد قال فتعين أ ن المعنى المعبود فيكون المعنى ومعبودكم معبود واحد فيتضح المعنى ويتسق الكلام وهذا من المواطن التي ذكرها على أ ن ه أ ي ض ا قد أ خ ل بالمعنى في مواطن أ خ ر ى ف ا ل ح ا ل ل أن ا ا ح د ر منهم يظن أ ن هذا هو المعنى ان ما يخلق ولا يرزق إ ل ا الله هذا أ ك ب ر ظنه مع وروح ا ل آ ي ة وجلائها وما س ق ن ا ه من الايات ا ل د ا ل ة على تفسير ك ل م ة التوحيد ل أ ن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يترك ك ل م ة التوحيد شيئا مجهولا غير معلوم بل يبينها سبحانه وتعالى في كتابه ويبينها المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم في أ ح ا د ي ث ه وفي سنته وفي واقعه وفي عمله وفي حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كانت سيرته وحياته تبيانا ل ك ل م ة التوحيد ومعناها وهكذا النصوص التي سقناها والنصوص أ ك ث ر مما سقناها نصوص ك ث ي ر ة داله على معنى لا إ ل ه إ ل ا الله نعم اذا عرفت ما ذكرت لك م ع ر ف ة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أ ر س ل به الرسل من أ و ل ه م إ ل ى آ خ ر ه م الذي لا يقبل الله من أ ح د دينا سواه وعرفت ما أ ص ب ح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أ ف ا د ك فائدتين ا ل أ و ل ى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون و أ ف ا د ك أ ي ض ا الخوف العظيم الخوف العظيم نعم وتبينت نعمة أن معنى من النصوص النصوص تعالى عرضت معرفة عز عليك علمت رحمه ما تقدم يقول في التي القلب وجل الله لك الله لا إله إلا الله من خلال النصوص النصوص التي إذا شهدت للعبد شهدت إذا إذا فهو الصادق وهو الذي على ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا كان ح ج ة عليه فهو المبطل الويل لمن كان ا ل ق ر آ ن ح ج ة عليه اذا كان ا ل ق ر آ ن ح ج ة عليك ل أ ن يكون للا إ ل ه إ ل ا الله في ا ل ق ر آ ن معنى وعندك معنى آ خ ر فهل ستغلب ح ج ة ا ل ق ر آ ن أ ن ت ا ل م غ ن و ب فلهذا يقول رحمه الله تعالى ما أ ف ه م ه الله لعباده وما أ ف ه م ه الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه وسلكت المسلك الصحيح في معنى لا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ن ك تستفيد فائدتين كل ف ا ئ د ة م س ت ق ل ة عنه ا ل أ و ل ى الفرح ب ن ع م ة الله تعالى و ن ع م ة الله عز وجل ا ل د ي ن ي ة هي أ ع ظ م النعم على الاطلاق الفرح ب ن ع م ة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ل أ ن ما نجمع في هذه الدنيا ح ط ا منكسنها ثم إ ن ه زائل أ م ا ا ل ن ع م ة ا ل د ي ن ي ة ف إ ن ه ا هي ا ل ب ا ط ي ة والعبد هو الناجي والذي له ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة ا ل م ط ل ق ة أ م ا ما يجمع في الدنيا ف إ ن ه يزول بزوالها أ و يذهب عن العبد ويضمحله فيفرح العبد بهذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة وهذه م س أ ل ة لا شك أ ن ه ا يغفل عنها كثير من الناس كثير من الناس يعرف أ ن يحمد الله اذا أ ك ل وشبع إ ذ ا شرب وارتوى ويغفل عن هذه النعمه ا ل ع ظ ي م ة ا ل ك ب ي ر ة وهي ن ع م ة التوحيد ولهذا هذه ا ل ن ع م ة لا يقدر قدرها إ ل ا من كان له قلب أ م ا من عاش فيها في أ ح ي ا ن ك ث ي ر ة وليس الجميع إ ن شاء الله لا يستشعر ن ع م ة التوحيد ولا يستشعر ن ع م ة ا ل س ن ة ن ع م ة ا ل س ن ة ك ل إ ن س ا ن يموت على ا ل س ن ة ويموت م و ح د ة لا شك أ ن ه ا من النعم ا ل ع ظ ي م ة ا ل ج ل ي ل ة التي يكون من فضل الله ومنته ورحمته أ ن الله تبارك وتعالى يجعل الممات عليها الدخول في ا ل ج ن ة و إ ن كان متلبسا بما تلبس به من المعاصي و إ ن كان قد يعذب عليها في قبره أ و في المحشر أ و حتى في النار لكن ر د ه بفضل الله عز وجل إ ل ى ا ل ج ن ة لكن من كان لديه ضلال في التوحيد وظن الشرك هو التوحيد فهذا هو المغبون وهذا هو الحالك الخاسر فيفرح العبد بهذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة الفرح فرح بنعمه التوحيد فرح ب ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م ة من الشرك وهي ن ع م ة لا يقدرها إ ل ا من أ ح ي ا الله قلبه ا ل ن الثانية ع م ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة هي الخوف أ ي ض ا لما كانت ا ل ن ع م ة ع ظ ي م ة جدا وفرحت بها افادك هذا أ ي ض ا الخوف هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة التي معك تخاف عليها أ ن تزاغ عنها و َ أ َ ن ْ ت َِ ل ْ وقد ََْ والله ََِّ ر َ أ َ ي ْ ن َ ا من َْ أ ُ ز ِ ي غ عنها َ نسال الله الثبات وحسن العاقب والختام الحميد راينا من كان على سنه وانقلب إ ل ى بدعه راينا من كان على هدى وعلى صلاح وحفاظ على الصلاه ثم انقلب القهقره الى الفساد وترك الصلوات وسلوك مسالك الضلال من مناهج كفره الغرب او الشرق فالانسان يخاف يخاف ان يزيغ ولهذا كان السلف ر ض يخافون الله عنه ي خوفا شديدا على ما أ ن ع م الله عز وجل عليهم به بواب البخاري رحمه الله في كتاب ا ل إ ي م ا ن باب خوف المؤمن أ ن يحبط عمله وهو لا يشعر الانسان قد ي م ك ر به قد يزل قد يزيغ ولهذا يكثر العبد من سؤال الله عز وجل ا ل ع ا ف ي ة وسؤال العفو ف إ ن ه ا من أ ع ظ م ما ي س أ ل الله تعالى من أ ع ظ م ما ت س أ ل ه ربك أ ن ت س أ ل ه العفو و ا ل ع ا ف ي ة أ ن يعفو عنك و يعافيك و من أ ع ظ م ا ل ع ا ف ي ة ا ل ع ا ف ي ة في الدين يقول ا ب القيم رحمه الله تعالى بعد أ ن ذكر أ ق و ا ل ا ف ظ ي ع ة جدا عن أ ه ل الباطل يقول رحمه الله واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خ ش ي ة الرحمن ب ا ف ي ت ا ن لو شاء ربك كنت أ ي ض ا مثلهم فالقلب بين أ ص ا ب ع ا ل ر ح م ة يقول هؤلاء الذين يضلون وينقلبون لو شاء الله لكنت واحدا منهم فيفيدك هذا الخوف ويفيدك هذا أ م ر آ خ ر مرتبط بهاتين النعمتين أ ن تحرص على ا ل أ س ب ا ب التي تثبتك و أ ن تتجنب ا ل أ س ب ا ب التي يمكن أ ن تزيغك يعني يكتمل الكلام هنا في الحقيقة بنعمة عز هنا كنت الكلام تفرح الله وجل بهذا إذا كنت تفرح بنعمة الله عز وجل فاحرص على ما يثبتك على هذه النعمه و إ ذ ا كنت تخاف عليها فاحرص على تجنب ما قد يزيغك عنها نعم ف إ ن ك إ ذ ا عرفت أ ن ا ل إ ن س ا ن يكفر ب ك ل م ة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل هذا الموطن يحتاج إ ل ى شيء من التفصيل المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يطرق ك ل م ة هذه ا ل ك ل م ة يكفر بها أ ي ن الدليل على انسان قد يكفر ب ا ل ك ل م ة قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ك ل م ة الكفر ا ل إ ن س ا ن قد يكفر ب ا ل ك ل م ة كما أ ن ه قد يكفر بالاعتقاد فقد يكفر ب ا ل ك ل م ة وقد يكفر بالفعل الكفر بالكلمه ة وبالفعل لو كان له عذر ك ا ل إ ك ر ا ه يمكن أ ن يعذر ل أ ن ه يتصور ا ل إ ك ر ا ه بالفعل و ف ي ا ل ق و ل أ م ا بالاعتقاد فلا يتصور ا ل إ ك ر ا ه ابدا ولهذا قال تعالى الا من اكله وقلبه مطمئن بالايمان ويمكن أ ن يتصور أ ن يقول ك ل م ة فيكفر بها فيعدر إ ذ ا كان مخطئا ر ا د ك ل م ة فسبق على لسانه سواها كما في ح د ي ث الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك ا ل ك ل م ة كفر بلا شك يقول إ ن الله هو عبده وانه هو رب الله هذا ل يقول اللهم إني أسألك الجنة فهذا ليس من الكفر وهو لم يريد أن إني فمن الزهن يقول الزهول اللهم النار أسألك شروض ع بك من ل لا ن يريد هذا كفر ن ذل بسامة ه ا ليس ل من ا لكن أ أن وهو لم يدخل النار وأن يبعد عن الجنة يريد هذا الموطن هو م ن مواطن ه م ة ا ل ح ق ي ق ة ضبطها مصنف رحمه الله يقول قد يكفر ب ا ل ك ل م ة ولا شك انسان قد يلقي ا ل ك ل م ة فيكفر ب ه ثم قال فلا يعذر بالجهل هنا ا ل ح ق ي ق ة لا بد من التفصيل وهذا التفصيل في ا ل أ م و ر الاهليه اولا في المسائل التي, يذكر عندها العذر. المسائل التي يذكر عندها العذر نوعان هناك مسائل كبرى لا يتصور فيها العذر لاحد يتصور العذر ل أ ومن أ ش ه ر ه ا و أ ظ ه ر ه ا سب الله ورسوله فلو سب أ ح د رب العالمين وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال والله أ ن ا ما كنت أ د ر ي ان هذا حرام عذر و ن يقول أ لا والله لا نعذرك بل عند ا ل إ م ا م مالك و أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن هذا أ ص ل ا لا ي س ت ث ا ب مالك رحمه الله ان ا ل م د ي ن ة يفرقون بين الزنديق وبين المرتد الزنديق عندهم لا ي س ت ث ا ب أ ص ل ا والمرتد يستتاب ث ا ا ب بين يفرقون ر ل م د و ل م س ت ث ا والجمهور على أ ن الزنديق والمرتد حكمهما مراه و ان ح د و أ الجميع يستتاب فالمسائل الكبرى ك أ ن يسب الله في ا ل ما ق لا علمت سب الله حرام هدرت نقول تكذب و الله لا شك أ ن هذه كفر لا تعذر به أ و يسب الرسول صلى الله عليه و سلم و ق و ل ما علمتم اشهد أ ن ه رسول الله لكن ما علمتم الشرع حرم أ ن ي أ ت ك ل م في ر س و ل الله صلى الله عليه و سلم بما لا ينق نقول هذا لا يمكن أ ن تعذر به يستتاب عند الجمهور و عند مالك أ ص ل ا لا يستتاب رحمه الله المسائل ا ل ث ا ن ي ة التي يذكر عندها العذر المسائل التي تخفى مسائل خ ف ي ة يمكن أ ن يجهلها ا ل إ ن س ا ن بحسب بيئته بحسب الزمان بحسب حاله هو من ح د ا ث ة عهد و ش د ة جهل وعدمه يتصور أ ن تجهل فالمسائل يمكن, يمكن ان تجهل ويتفاوس ه ا قد لا يجهل في هذا الزمن أ م ر ا ل ص ل ا ة ولو قال الانسان ا ل ص ل ا ة غير واجبه في وقتك هذا لا يمكن أ ن ي ع ل م لكن في آ خ ر الزمان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ن س ر على ا ل ق ر آ ن فلا تبقى منه ك ل م ة في السطور ولا في الصدور ويبقى الرجل الكبير و ا ل م ر أ ة العجوز يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله ك ل م ة أ د ر ك ن ا عليها اباءنا فنحن نقولها يقول صلى الله عليه وسلم لا يدرى صيام ولا نسك ولا ص ل ا ة ما يعرف في, الأكل في, الفقر في اخر الزمان فجهدوا امورا لا يجهل مثله لكن يختلف الحال بحسب الزمان ل أ ن في ذلك الوقت لا يعرفون إ ل ا هذه ا ل ك ل م ة ولهذا قال ص ل ا ة لحذيفه رضي الله عنه ل م ر و ى الحديث قال ما تنفعهم لا إ ل ه إ ل ا الله و لا صيام ولا ص ل ا ة قال تنجيهم من النار لماذا قال تنجي من النار؟ لان م ذ ا قال ت ج ي من النبي ا هذا هو ما في مقدورهم والله لا نفساً إلا أن إنسان إن لا إله إلا الله تنجي من النار الآن ولو ترك إنسان الصلاة والصيام والأعمال كلها صحيح تفاوت الحال ا ر مقدورهم ترك لأن يكله لكن يقول إله ولو لأن ل أن إن تنجي من تنجيه هو وسعى في صحيح صلى الله عليه وسلم بين السبب قال يسرى على القران يعني السريه يكون في الليل لا تبقى ك ل م ة في الصدور ولا في السطور لا حول ولا ق و ة ل ا ي ب ق ى ا ل ق ر آ ن أ ي وجود في الارض هنا لا يعرف الناس أ ن هناك ص ل ا ة رفع ا ل أ م ر رفعا ثانيا فلا يبقى عندهم إ ل ا ك ل م ة كانوا يسمعونها من ابائهم فاستمسكوا بها و ي ك ل م التوحيد وهذا يدل على عظم ش أ ن ك ل م ة التوحيد كما قال فضيفت نزيهم ن النار ل أ ن هذا هو فرضهم هذا هو الذي يتمكنون منه فهذا حال و ض ع الناس في مثل هذه ا ل أ ز م ة حال آ خ ر إ ذ ن المسائل التي يعذر الناس بها هي المسائل التي تخفى أ م ا يقول ا ل إ ن س ا ن ما تحرر عندي أ ن محمدا ل رسول المسألة لا هذا عليهم هذه خفيت في عدر رغم س و ل الله ر أ ن ف ك أ و أ ن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هم ل علم ف ن ه محرم أ ن ا أ ش ه د أ ن رسلك و لاسب لا تعذر في مثل هذا ولو ادعيت العذر لا يمكن أ ن يقبل العذر في مثل هذا ل أ ن هذه المسائل لا تجهل وهذا ما يتعلق بالمسائل المقام الثاني ما يتعلق بالجهل يقال الجهل أ ي ض ا ليس واحدا ل ج ه ل على نوعين هناك جهل مكتسب أ و ص ل ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه إ ع ر ا ض ه لا يتعلم ولا يرفع ر أ س ا ب أ ح ك ا م الله ولا يكترث بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ي ر ت ف ت مطلقا إ ل ى ما أ و ج ب الله عليه ذ ا لا بد أ ن يجهل يقينا سيجهل ل أ ن ه معرض يقول أ ه ل العلم لو عذر هذا ل أ ع ر ض الناس وقالوا الاعراض سبيل من سبل إ س ق ا ط التكاليف ل أ ن إ ذ ا أ ع ر ض ن ا لم يجب علينا شيء قالوا فهذا الجهل ا ل م خ ت ص ر لا يقدر ا ل إ ن س ا ن به النوع الثاني من الجهل هو الذي فيه الكلام وهو الجهل الذي لا حيله للجاهل في دفعه فهو في ب ي ئ ة على النحو الاخر ليس فيها علماء الحق و ا ل س ن ة هذا واحد اثنين ليس عنده هو ق د ر ة على التعلم ّ كان يكون عاميا ث ل ا ث ة ليس عنده ق د ر ة على الوصول إ ل ى علماء ا ل س ن ة في غير بيئته قالوا فجهل هذا غير جهل ا ل س ب ه ل أ ن هذا الجاهل قد يعجز عن ان يصل إ ل ى الحق وقد يظن أ ن ما هو في بيئته هو الصواب بينما القسم ا ل أ و ل الذي جهله مكتسب يجد ا ل و س ي ل ة للتعلم يجد علماء الحق حتى ان ه مثلا في زمنك هذا سهل ا ل أ م ر لو اتصل بجواله دون أ ن يسافر ودون أ ن يرحل ودون أ ن يذهب ي ع ل م بالهاتف لكنه يجهل مثل هذه ا ل ا م و قالوا فجهل هذا لا يمكن أ ن يكون مثل جهل ا ل آ خ ر هل الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب يفصل في الجهل أ و أ ن ه يقول إ ن ه لا يعذر بالجهل مطلقا <تصفيق> لا شك أ ن الشيخ رحمه الله على منهاج أ ه ل العلم و ا ل س ن ة يفصل بلا ريب في الجهل ان الجهل ليس شيء يعني يمكن أن يطلق الجاهل لا يعذر لكن على التفصيل الذي ذكرناه لك سواء في المسائل يتفطن لأن الجهل من جهة المسائل نفسها فمن المسائل ما لا يجهل ومن المسائل ما العذر الجهل لك لأن يُجهل في يتفضن يخفى فيكون فيه العذر. ثم إن الجهل نفسه على نوعين من نفسه فمن ومن إن نفسه جهة ثم على هناك جهل المتسبب فيه إ ع ر ا ض ا ل إ ن س ا ن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لما ذكر المثال فيما بعثه الله به قال ومثل من لم يرفع بذلك ر أ س ا ولم يقبل هدى الله الذي يرسل ارسلته ي ف ع ر أ ا ا ولكن م ا ل ل ع يقول لك على, نوعين والجهل على نوعين الشيخ محمد رحمه الله نوعين رحمه ان ه يكون ا ل على هناك يفصل ف س هذا ت شيء الشبهات ا موطن ممتاز ل على ويقول العذر بالجهل ف نفس الكتاب ي ي ر ان هناك ذ من ي ع ب د ا ل ص ن ممتاز الذي على ق ب ر البدوي لجهله م يعني الوثن الموجود قصه القبور الموجود ه ح م د ل أ ن إ ذ ا ع ض م المكان صح ان يجعل ه وثنا كما ورد ر و ي اللهم لا تجعل قبري وثنا ً فليس معنى ا ل وثن هو فقط النصب النصب الذي فيه الصوره هذا يسمى صنما لكن ا ل وثن أ ع م ف إ ذ ا بنيت القباب والمباني على القبور سميت ا و ث ا ن يقول إ ذ ا كنا نعذرهم لجهلهم وعاد لمن يعلمهم هذا يتصور في بعض البيئات وفي بعض ا ل أ ز م ن ة أ ن يجهل ولهذا كان الشيخ رحمه الله في أ و ل دعوته كان الناس في بلده يقولون يا زيد يعني زيد بن الخطاب الذي قتل في ف ر و ب ا ل ر د ة وكان له قبر يعظم في ن ج د هنا فكان الشيخ يدرجهم رحمه الله يقول الله خير من زيد حتى ما يستطيع احد يقول لا زيد خير من الله ثم درجهم رحمه الله بحكمته الدعاءة الحكمة رحمه الله رحمه تعالى حتى بينهم أ ن ع ب ا د ة زيد لا تصلح و أ ن ه لا يعبد إ ل ا الله ثم كانت ا ل ع ا ق ب ة أ ن هدم ذلك البناء الذي بني على قبره فالحاصل أ ن ه لا شك أ ن ه رحمه الله تعالى مفصل لكن ينبغي أ ن يفهم أ م ر ه سمعناه من بعض الناس في هذه ا ل أ ز م ة و أ ن ه يقول إ ن مثلا ثلثي الناس معذورون أ ن يوقفك الله عز وجل فيقول من أ ي ن علمت علم أ ن هذه ا ل أ ر ض التي أ ن ا أ ع ل م م ن فيها ثلثنا فيها أ و ربعه أ و ن ص ف ه أ و ث ل ث ه ا او أ ق ل أ و أ ك ث ر معدوده لا تضع نسبا الله تعالى أ ع ل م بعباده أ ن ت تتحدث حديثا عاما أ م ا أ ن يكون ثلث الناس أ و ثلثاهم أ و ربعهم أ و عشرهم أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر لا تدخل فيه ا ل ح ق ي ق ة ضرب م ضروب القول على الله بلا علم رجم بالغيب أ ن الثلثين أ و الثلث أ و ا ل أ ق ل أ و ا ل أ ك ث ر معلولا هذا لا ينبغي ولا يقال لان هذا لا يمكن أ ن يكون إ ل ا من خلال السبر التف... آه... التام ل أ ح و ا ل هذه المليارات من الناس فلا يتعجل ا ل إ ن س يتح... ا ن يتكلم كما تكلم أهل العلم. يتكلم كما تكلم اهل ل ل يتكلم تكلم ع م كما أ العلم مثل ما قدمنا في المسائل وفي نوع الجهل أ م ا أ ن ت أ ت ي إ ل ى ا ل أ ر ض فتصنفها إ ل ى أ ن عدد من فيها كذا يعذرون هذا ما يصلح وقد ي س أ ل ك الله عز وجل لما قلت هذا الامر ي ع ن ك ل م ة أ ن ه م يعذرون يترتب عليه احكام و ك ل م ة أ ي ض ا أ ن ه لا يعذر أ ح د يترتب عليه احكام ف أ ن ت تكلم عن ا ل م س أ ل ة و و ض ح ه ا وجلها هكذا اما أن أ ن تتحدث عن أ ع د ا د من يعذرون فهذا ليس لك هذا في ا ل ح ق ي ق ة غيب لا يعلمه إ ل ا علام الغيوب سبحانه وتعالى فالحاصل أ ن هذا الموطن موطن احتيج فيه ل ل ت ف ص ي ل و أ ي ض ا هذا الموطن المصنف رحمه الله تعالى أ ج ل ه وبينه في مواضع ي أ خ ر ى ومن الغلط البين التوسع الشديد في العذر ل أ ن ا ل أ ح و ا ل تتفاوت ولهذا يرد مثل هذه الأمور يرد الى اهل العلم الكبار المبرزين الذين في هذه النساء يا أخوة مثلا لما كانت البلاد المسمات بالاستحاد السوفيتي مثل هذه يعون كانت تمنع أخوة وجود المصحف حتى فضلا ً عن أ ن يوجد كتاب من الكتب ا ل إ س ل ا م ي ه هل الوضع ا ل آ ن مثل الوضع سابقا ً يستطيع و ج د ا ا ئ ل مثل ل إ ن ر وغيره ن ت ت ي س ا ل إ ن س ا ن ان يتعلم دينه من خلالها كما أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشتري ل ل س ي ا ر ة يبحثون في المواقع و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يبحث عن علاج ي س أ ل الا ي س أ ل عن دينه ا ل آ ن كثير من الناس تفقه لما عرف ح ق ي ق ة مثل هذه ا ل أ ج ه ز ة وما ينبغي أ ن تستعمل فيه تفقه وعرف شيئا ً كثيرا ً من دينه من خلال هذه المواقع ا ل آ ن العذر يضيق او يتسع يضيق العذر يضيق لكن لما كان اولئك الشياطين لو وجدوا مع إ ن س ا ن مصحفا لا أ ه ل ك و ا فتحدثنا بعض من ذهب إ ل ى تلك المواطن في ابان ف و ر ة الشيوعيين يقول إ ن ه خرج م ر ة في الليل فكان يلقاه بعض المسلمين يقول ما معك مصحف, ما معك مصحف؟ حتى إ ن من عجائبنا فعلا يقول كان عندي مصحف ففرقت أ و ر ا ق ه بينه و ل ص ع و ب ة الحصول عليها فهل الحال ا ل آ ن من ذلك الحال ولهذا نقول هذه ا ل أ م و ر غريبه في ا ل ح ق ي ق ة يمكن أ ن يتحدث عنها ب إ ج م ا ل ب ش أ ن ا ل ع م و م ي ة أ م ا أ ن ك ت أ ت ي إ ل ى بني آ د م الذين لا يعلم أ ع د ا د ه م واحوالهم إ ل ا رب العالمين وتعطي نسبه مئويه فهذا خ ط نعم وقد يقولها وهو يظن أ ن ه ا تقربه إ ل ى الله تعالى كما كان يظن المشركون خصوصا إ ن أ ل ه م ت الله ما ق ص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أ ن ه م أ ت و ه قائلين اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا, نعم. على ما يخلصك من هذا وامثاله、نعم. هذا منه رحمه الله تعالى يؤكد الاهتمام بالحرص على المعتقد و ا ل ت أ ك د منه اما ما ذكر عن قوم موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف س ي أ ت ي إ ن شاء الله الكلام عليهم والثاني عند الكلام على الرد على شبههم ل أ ن ه م احتجوا بما ذكر الله عز وجل عن موسى وقوله ا ل ه نعم ن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا وقد يكنان ل أ ع د ا ء يريد رحمه الله تعالى أ ن صاحب الحق عليه أ ن ي ت ه ي أ لهذا ا ل أ م ر إ ذ ا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاداه ا ل م ش ر ك ي ن فالذي سيسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعاديه و ر ث ة المشركين كما قيل لكل قوم وارث ا ل أ ن ب ي ا ء ورثتهم العلماء فكما عودي ا ل أ ن ب ي ا ء سيعاد العلماء ومن الذي ي ع ا د العلماء ورثت أ ع د ا ء الرسل فكما أ ن الرسل, الرسل عاداهم من عاداهم من شياطين ا ل إ ن س والجن الذين يوحي بعضهم إ ل ى بعض ي ز خ ر ه ا ل ق و ل غرورا فالمستمسك بهدي الرسل صلى الله عليه وسلم لا بد أ ن يجد معاداه ولهذا المصنف رحمه الله تعالى أ ك د على أ م ر و ر السوره والعصر وقال إ ن ه ا دلت على أ م و ر أ ر ب ع ة آ خ ر ه ا أ ن على ا ل إ ن س ا ن الحرص على ا ل ت و ا ص ل بالصبر ل أ ن من آ م ن وعمل ودعا لا بد أ ن يعادى ولهذا قال تعالى في آ خ ر ا ل س و ر ة و ت و ا ص ل بالحق و ت و ا ص ل بالصبر ولا بد أ ن يتكلم عن الصبر ل أ ن ه سيعادى ولا أ ع د ء التوحيد علوم ت و كثيرة ك ب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إ ذ ا عرفت ذلك وعرفت أ ن الطريق إ ل ى الله لا بد له من أ ع د ا ء قاعدين عليه اهل ف ص ا ح ة وعلم وحجج فالواجب عليك أ ن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين ما اشبه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة هذا الكلام منه رحمه الله نؤكد فيه على الموحد وعلى المتزم ب ا ل س ن ة أ ن يتفضل إ ل ى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ل م ا صح عنه أ خ و ف ما أ خ ا ه على أ م ت ي كل منافق عليم اللسان ل أ ن ه يوجد هنا ك ن ا س قد باعوا دينهم ب د ن ي ا ه و أ ر ا د و ا أ ن ينظروا للشرك ل م ا فيه من المصالح التي يجتنبونها إ ل ى أ ن ف س ه م كما ذكر الله عز وجل عن الرهبان يا ايها الذين آ م ن و ا إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لا ي أ ك ل و ن أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله معا ل أ ن ه لو لم يصد عن سبيل الله ما أ ك ل بالباطل كان عالما سنيا يعلم الناس ما أ و ج ب الله عليهم ت ف ق ه و ت ن و ر و ت ب ص ر فمن أ ي ن ي أ ت ي ان يعطوه من أين أن يعطونه المال ولهذا تجد العالم السني لا ي ت أ ك ل بدعوته بل ربما يبذل هو في الدعوه اما علماء ا ل ب د ع ة فتجد انهم صدهم عن سبيل الله مربوط ب أ ك ل ه م ل ل أ م و ا ل ب ا ل ب ا ط ن ل أ ن الناس إ ذ ا تبصروا ووعوا ف إ ن ه م لا يعطون هؤلاء ا ل أ م و ا ل ب ا ل ب ا ط ن وانظر إ ل ى زعماء ا ل ب ا ط ن ي ة مثلا زعماء ا ل ب ا ط ن ي ة وما يعظمون به معظميهم و ك ث ر ة ما يفرض عليهم زعماؤهم من الضرائب مثلا إ ذ ا ولد ل أ ح د ه م ولد كما في ا ل أ غ ا خ ا ن ي ه على سبيل الله إ ذ ا ولد ولد يدفع لشيخ ا ل ط ا ئ ف ة مالا اذا توفي احد في... واراد أ ن يدفن في مقبرتهم يدفع لشيخه أ م و ا ل و أ ش ك ا ل ك ث ي ر ة من أ م و ا ل الصد عن سبيل الله ولهذا قال شيطانهم الكبير لما سئل كيف يعني ترضى لهؤلاء ان يعبدوك ضحك ا خ ا ه الله وقال اليسوا يعبدون البقر أ ن ا أ ح س ن من البقر هكذا يبرر ا ل م س أ ل ة يقولون يعبدون في الهند البقر و أ ن ا في الهند أ ن ا أ ف ض ل للبقر يعبدونني ع ط و ن ي هذه ا ل أ م و ا ل هكذا يصد عن سبيل الله حتى ي أ ض ي فلهذا هؤلاء الذين ي ص د و ن عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله لما في الصد عن سبيل الله من أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل ومن الزعامات الباطله التي تظهر فيهم باعتقاد ا ل ب ر ك ة فيهم و أ ن فيهم كذا وكذا ويستمر هذا فيهم لهذا تجدها سلاسل م ت و ا ل ي ة منذ قرون في تعظيم أ ن ا س على هذا المنوال يقول فعليك أ ن تتفطن لهؤلاء ل أ ن هؤلاء لما أ ر ا د و ا الصد عن سبيل الله اتخذوا أ ن و ا ع ا من العلوم وصاروا ي أ خ ذ و ن المتشابه مثلا ويجلبون به على أ ه ل الحق كما س ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله تعالى في الشبهات التي ستذكر بعون الله عز وجل م ف ص ل ة وعددها بضع ع ش ر ة ش ب ه ة ل أ ن ه م يريدون ان يستمر الناس على جهالاتهم وعلى ضلالهم وعلى ما ه و فيه من الباطل حتى ي ت أ ك ل و ا بهذا الباطل ولهذا ي ط ف ئ نور ا ل عز وجل بأفواهم والله نورهم و ل ه متم يقول عليك أ ن ت أ خ ذ سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين وسيذكر رحمه الله تعالى لاحقا الجواب المجمل والجواب المفصل نعم فالواجب عليك أ ن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إ م ا م ه م ومقدمهم لربك عز و ج لاقعدن ل لهم صراطك المستقيم ثم ل آ ت ي هذا م من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم بين وعن وعن شاكرين ولكن تجد ولا إ قبلت على امر ل ل إلى فلا ولا الشيطان ه حججه وبيناته هذا وأصغيت أ كيد ضعيفا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا هذا أمر عظيم أ ن يقرر ان ينبغي أ ن يقال ل كل مسلم يجب شبهه اعتقاد أن كل شبهة يجلب بها أ ه ل الباطل من اليهود والنصارى و ا ل م ل ا ح د ة و أ ه ل الشرك و أ ه ل الرفض و أ ه ل الاعتزال لا شك أ ن ه ا يرد عليها ويجاب عنها يعني فيه جواب عنها بلا شك ولا يجوز اعتقاد أ ن هناك ش ب ه ة يصعب الردع هذا لا يجوز معناها من الإسلام وحاش من الله يا من الله الاعتقاد السوء ذلك كل أمر يفهم هذا شبهة ذنب يجوز يمكن يمكن من من من محافظ أن أنه شك الرد عليها لكن قد يكون من ا ل ح ك م ة أ ن يرد عليها كما قلنا اذا اشتهرت وانتشرت وقد يكون من ا ل ح ك م ة أ ن تترك ل أ ن ه ا غير م ن ت ش ر ة وغير م ش ت ه ر ة و ر د عليها و الذي يشفرها ولهذا يقر هذا أ ن هذه الشبهه بحمد الله لا يوجد شبهه يقال والله ما عليها جواب, جواب ايا كانت ا ل ش ب ه ب أ ي باب ولهذا يقول أ ق ب ل على الله وتعلم العلم الشرعي وتتضح لك هذه ا ل ش ب ه و أ ن ا ط ا ل ب العلم نفسه الان أ ن ت بنفسك بعض الشبه م ن ة الخمس سنوات أ و ست سنوات كنت لا تفهمها لما تزودت و أ ك ث ر ت من الاطلاع و ا ل د ر ا س ة على أ ه ل العلم تبين لك أ ن ه ا أ ث ف و أ ض ع ف مما كان يتصور لك ف ه ذ ا بلا شك لكن يتفاوت الناس, يتفاوت الناس في النظريه وقد جعل الله عز وجل بعض أ ه ل العلم منارات كما جعل ا ل إ م ا م ا ل ع ل ا م المجاهد شيخ ا ل إ س ل ا م بن سينا رحمه الله تعالى م ن ا ر ة في الرد على أ ه ل الباطل لم يبقي ولم يزل رد على المتكلمين رد على الروافق رد على النصارى رد على المناطق رد على الفلاسفه رحمه الله تعالى عليهم أ ف ح م ه م افحاما ع ظ ي م ة فما هنا ا ل ش ب ه يقال والله يتوقف العلماء ما يستطيعون و لا يجوز اعتقادهم فهذه ا ل ش ب ه كما قال ا ل م ق ي م وثبت فصيحتهم كمثل دخاني يرقى إ ل ى ا ل أ و ج ا ل ر ف ي ع وبعده يهوي إ ل ى قاع الحويض ا د ا ن قد يظهر أ ن ه ا قويه لكنها في الواقع ليست كذلك ولهذا مثل ما قلنا عن ق ا س م محمد رحمه الله تعالى على سمته وهديه العظيم ق ل ه ا كان يضحك ضحكا من تلك الشبه ل ت خ ا ف ة وتفاهه ما فيها نعم وذكر ا ا الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء ل يغلب المشركين ع نعم م من من ي و رحمه الله تعالى أ ن العامي الموحد الذي بنى أ م و ر ه على فطرته ا ل س و ي ة وعلى ما عليه المجتمع السني الموحد يغلب ا ل أ ل ف من علماء هؤلاء المشركين لاحظ قال علماء أخي أنه من علماء هؤلاء من المشركين ولم يقل إ ن ه يغلب العلماء لا لا ما يقول العاقل لكن يقول علماء الشرك علماء الضلال الذين يقول الناس أ د ع و ا غير الله أ ع ب د و ا غير الله الامي الموحد بفطرته ا ل س و ي ة يستطيع أ ن يرد عليهم كما سياتي في الجواب ا ل آ ت ي إ ن شاء الله تعالى المجمل والمفصل ولا عجب بعض الناس انتقدوا الشيخ أ ي ض ا رحمه الله في هذا لا عجب إ ن أ غ ض ب ه م هذا فليعلموا ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثبت عنه انه سئل عن شيء من ا ل أ ه و ا ء فقال عليك بدين الصبي في الكتاب و ا ل أ ع ر ا ب ي والهو م اما س و ا في العرابي أ والشهوه عامه والصبي في الكتاب عامه يقول عليك بالاعتقاد النظيف الفطري السليم الذي ما فيه هذه ا ل ش ب ه وهكذا قول غيره كسفيان و الثوري ونحوهم من العبارات ا ل و ا ر د ة على هذا الموضع أ ن ا ل ع ا م السني ذا المعتقد السليم يغلب ا ل أ ل و ف من علماء هؤلاء المشركين ولهذا ذكر اللا لكائي و ب ن ب ط ة وغيرهم ق ص ة ع ج ي ب ة أ ن رجلا ع ر ب ي ا دخل المسجد يبحث عن عالم عن شيخ يدعو له ل أ ن ناقته سرقت فأتى وإذا بالرجل المعمم والذي حوله اناس يدرسون هو عمرو بن عبيد راس ا ل م ع ت ز ل ة فقال يا شيخ إ ن ن ا ق ت ي سرقه فادع و الله أ ن يعيدها عمرو بن عبيد قاتله الله على طريقة قال ه اللهم على ل طريقة ا ع ت ز ل ة ق انك ل اللهم إ لم ترد سرقتها فسرقت فارددها عليه قال أ ك ف عني دعاءك لا أ ر ي د هذا الدعاء قال لماذا قال ل أ ن ه ان كان لم يرد ا ل س ر ق ة فسرقت أ خ ش ى أ ن يريد أ ن ترد فلا يستطيع أ ي ض ا وكانت هذه من عجائب الرجل ذ ك ر أ ه ل العلم في كتب الاعتقاد قالوا ف أ ف ح م هذا العامي عمرو بن ع ب ي د ا ل ر أ س قالوا كف عني بل... ر ب يعجز صار في ملكه ان سرقت من غير أ ن يريد يمكن أ ي ض ا أ ن يريد أ ن يردها فما يستطيع ح ج ة عاميه مبنيه على ع ق ي د ة س و ي ة في القدر ولهذا ذ ك ر كما قلنا أ ه ل العلم في مصنفاتهم في القدر وهكذا ما ذكر الله لكائي أ ن رجلا من ا ل م ع ت ز ل ة كان عنده ج ا ر ي ة ف أ ر ا د بعض أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يشتريها فلما أ ر ا د أ ن يشتريها قال لا ي أ ت ي ك م بالماء أ و بالطعام إ ل ا من تريدون شراءها ف أ ت ت وطلب منها قدحا من الماء سيدها ثم وضع قدح الماء على يده وقال يزعم قوم أني لا أريد أن لو أردت أن أشرب لأنه إن إرادتنا ن هي لا لو الماء معتزلة تقول ل هذا ا ا فرقمت ذ ة وإن ما أ د ن ا ه ي ع يتعلق تتعلق وأن الله لا يتعلق لا الكاس يزعم أ ت ط ي ع أن أشرب هذا ا ل من ا ء إ لم أشربه ه ف يده حرة لوجه الله فلطمت الكأس من ي وسقط الماء فعتقد فسموها ه أهل ا السنة س م م و ل ا ة ا ل س ن ة الذي أ خ ر ج ه ا ا ل س ن ة والاعتقاد الصحيح فما صار لها م و ل ا ن ا فهذا مصداق عوام فهذا ما قاله رحمه الله تعالى أ ن العامي الذي بني منهجه منهجا س ر ي م من يغلب رؤوس هؤلاء ا ل م ت د ع ه يسأل تكفير جميع المعتزلة عن و ا ل م ع ط ل ة لأنهم ل أ ت و و ا ف ه ل يقال ذلك في علماء الصوفية تكفير يأتينا علماء ذلك لعل كلام عليه أمر و أ ه له ضوابط في م س أ ل ة ا ن خ ر ق بين التكفير للمعين والتكفير بالعموم وهكذا ما يتعلق بموضوع ا ل ت أ و ل ونحوه هذا ي أ ت ي ان شاء الله عز وجل يقول طلب الدعاء من صاحب القبر لماذا هو بدعه وليس بشرك بل هو شرك ما ن ق ل نقول إنه إنه بيدعاه معنى ا م قول الشيخ رحمه الله تعالى لا نكفر من عبد ق ب ة الحسن والبدوي والبنفار يعني من الذين لديهم جهل يعذرون به هذا المراد ي س أ ل عن تارك العمل عموما عند أ ه ل ا ل س ن ة هل يكفر صحيح أ ن يكفر حتى بترك ا ل ص ل ا ة لو ترك ا ل ص ل ا ة فقط لكفر بذلك ي س أ ل عن الذين يعذرون بالجهل مطلقا وينسبون ذلك إ ل ى شيخ ا ل إ س ل ا م هذا صحيح صحيح ش ي خ رحمه الله فصل, فصل موضوع العذر ا ل ق و ل بالعذر مطلقا هذا لا يمكن أ ن يقول به شيخ ا ل إ س ل ا م ولا غير ه من أ ه ل العلم ي س أ ل عن فعل إ ن س ا ن الشرك جاهلا يجعلنا لا نسميه مشركا على ما ذكرناه وقوع في الشرك الشرك شرك لكن هل يقال إ ن ه ي ع د ر بما فعل أ و لا هذا هو موطن الكلام يقول يا يعني فيه تفريط في البيئة أقسام قدر نرجو نوعان أخو موجوث وعنده الجهل الثلاثة الجهل جهل السبب التعلم مثلا علماء على التعلم فهو مفرد. وجهل عنده مفرد إعادة صاحبه مكتسب مكتسب هذه فهو غير من قبل من يعيش في ب ي ئ ة ليس ت ف ي ه ا علماء الحق من جهه وليس عنده هو ق د ر ة على التعلم ولا يستطيع الوصول إ ل ى علماء الحق يقول تدريس كتب ا ل ع ق ي د ة قليل فلماذا لا يهتم بهذا ا ل أ ص ل الذي هو حق الله تعالى على عباده الله أولا الحمد إن شاء الله سألها لنعلم العقيدة وعلم أن نعم تدريس كتب العقيدة كثير الحمد نعم. قد يكون فيه إ ق ب ا ل على كتب الفقه لكن كثير والله الحمد لله لا نستطيع أ ن نقول إ ن ه قليل ونادر لا موجود خ ا ص ة نتكلم عن بلد هنا ان شاء الله قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رواه ا ل أ ج ر ي في ا ل ش ر ي ع ة وغيره سند صحيح سئل عن شيء من ا ل أ ه و ا ء فقال عليك بدين ا ل أ ع ر ا ب ي والصبي في الكتاب واله عماسوه يعني لانهم على ا ل ف ط ر ة السويه ة و ا ل ل تعالى أعلم وصلى الله وصلى وسلم